لا يرد من سأله بالله هذا هو الباب الخامس والخمسون باب لا يرد من سأله بالله مناسبة الباب لكتاب التوحيد لأن في عدم إعطاء من سأله بالله عدم إعظام لله وعدم إجلال له وذلك يخل ب التوحيد من سأله بالله سألك بالله لفعلت كذا عدم إجابته دليل على, تعظ... على عدم تعظيم المسؤول به وهو الله جل وعلا فإعظاما وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه عظاما وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ولا يجاب هذا إذا لم يجب ليس فيه تعظيم وإجلال لله تعالى فإذا أجيب فيكون فيه تعظيم وإجلال لله تعالى قال سعدي رحمه الله تعالى وهذا خطاب للمسؤول الباب هذا خطاب للمسؤول وأنه إذا أدل على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل وهو السؤال بالله أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله تعالى وأداء لحق أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأعظم كأنه توسل إلى المسؤول بهذا الاسم العظيم حينئذ يجيبه المسؤول وقوله لا يرد, لا يرد لا نافية والفعل بعدها فعل مضارع مغير الصيغة لا يرد لا يرد لا يرد إذا فعل مضارع مغير الصيغة ولكون لا نافية رفع الفعل بعدها وإلا لجزم وكانت ناهيته لجزم الفعل ولكنه لما رفعه حليدنا تأكدنا جزمنا بأنه لا نافية وإذا كان كذلك فالنفي يحتمل التحريم ويحتمل الكرهة لا نرزن به أحد حكمي إما التحريم وإما الكراهة. لا يرد من سأل من سأل بالله يعني السائل من سأل الذي سأل فمن هنا نائب فاعل والمصطلح صلته بقوة المشتق لا يرد السائل لا يرد السائل بالله أي من سأل غيره بالله فلا يرد لا يرد من سأل بالله أي سأل غيره حين إذن المفعول به سأل غيرهم بالله جار مجروم متعلق قوله سأل وليس المراد عين الاسم بالله فقط لفظ الجلالة فسأل بالرحمن السميع البصير فلا مفهوم للعلم هنا وإنما المراد به أن يسأل بالله تعالى بأي اسم من أسمائه وليس خاصا به بهذا الاسم المذكور لكنه أعرف المعارف وجميع أعلام الباري جل وعلا تكون تابعة لهم أي من سأل غيره بالله وحكم من رد وحكم من رد من سأل بالله الكراه أو التحريم على حسب حال المسؤول والساعف يعني قد يكون محرما وقد يكون مكروها قد يكون مكروهًا وقد لا لا يتعين عليه قد لا يجوز أن أن يجيبه إذا كان فيه ضرر على المسؤول أو كان فيه أذين بمعنى أنه يسأل ما ليس يعنيه سأله بالله يعني يلزمه الجواب الجواب لا وإذا كان فيه ضرر حينئذ كذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حينيذ نكون الحكم عاما والسؤال بالله قسمان <تصفيق> الأول السؤال بالله بالصيغة سألك بالله ونحوه في كل ما يدل على خالق جل وعلا، وكقول الملك في مر معنا أسألك بالذي أعطاك جلد الحسن واللون حسن بعيرا أتبلغ به هذا سؤال بالله تعالى لكنه بإعطاء نعمة أو بما يختص به دون الاسم دون دون لسمه هذا تزيد لممر من سأل بالله ليس المراد به هذا اللفظ على جهة الخصوص بل كل علم لله تعالى فإنه يؤدي الغرض كذلك إذا كان وصفا خاصا إذا كان وصفا خاصا حينئذٍ يكون كما قال الملك في مسمى سألك بالذي أعطاك من الذي أعطاك الله عز وجل إذا هذا وصف وصف خاص والظاهر من مراد المصنف رحمه الله تعالى هذا النوع سألك بالله أن يجعل الأفضل جلال الله عز وجل أو غيره من الأسماء في السؤال فإذا كان كذلك الظاهر أنه يتعين حمل مراد المصنف على هذا النوع وأما النوع الثاني من السؤال فهو السؤال بما يبيحه الشرع كسؤال فقير من الصدقة إذا سألك هذا له حكم خاص ليس المراد به في هذا الباب جاء فقير ويريد صدقة وأنت عندك زكاة فسألك حينئذ تعطيه لا بهذا الموجب فإنما بموجب ماذا أطاع الزكاة هذا شيء آخر جاء يسأل عن العلم وتعين الجواب حينئذ يعطيه يجيبه لكن لا بهذا الباب وإنما من جهة ماذا أنه لا يجوز كتمان العلم ونحو ذلك من الأدلة الخارج. حينئذ النوع الثاني وهو السؤال بما يبيحه الشرع كسؤال الفقير من الصدقة والسؤال عن مسائل العلم وما شابه ذلك من السؤال بالشرع هذا ليس مقصود المصنف ليس مقصود المصنف هذا النوع من كان العاصر فيه الإجابة لكن ليست متعينة ليست متعين قنديت الفقير ولا تعطيه تعطيه فقيرا آخر فعين الفقير ليس متعينة ليس متعينة إذا هذان نوعان لي للسؤال إما أن يكون الصيغة سألوك بالله ونحو ذلك وإما أن يكون فيما يتعلق بمسائل أخرى دلت الأدل على أنه يعطى لكن وجه العطاء يختلف من حال إلى حال آخر وأما النوع الأول فهذا يجاب وإن لم يكن مستحقا لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم ما لم يسأل إثما أو ما فيه ضرر على على السائل إن سأل إثما طلب سأله بالله أن يعطيه مالا ليشتري محرما لا يجوز إجابته كذلك ولو سأل بالله لكن أو سأل بشيء أو سأل بالله فيما يتعلق بخواص المسؤول حيث يقول هذا لا يتعين بل لا يجوز إجابته لأنه فيه ضرر قاعدة الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار حيث يكون هذا النص أو هذه القاعدة مقيدة لما يأتي هنا معنا وعنى مصنب الترجمة بيان حكم إجابة من سأل بالله وأما حكم السؤال نفسه حكم السؤال نفسه ما حكمه؟ هذه مسألة أخرى بحث المصنف التبويب هنا للمسؤول باب لا يرد من سأل بالله هذا خطاب للمسؤول خطاب للمسؤول أما السؤال يجوز أو لا يجوز هذه مسألة أخرى وأما حكم السؤال من حيث هو هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا فلم يتعرض لها المصنف ولكن السؤال الأصل فيه الكراهة سواء كان سؤالا بالله تعالى أم لا هذا أو ذاك فالأصر في السؤال الكره هذا في غير المال فلا يسأل أحد أحدا أو فلا يسأل أحد أحدا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولذلك جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يبايع عليه أصحابه ألا يسأل الناس شيئا هذا دل على أن العصر في السؤال المنع ألا يسأل الناس شيئا حتى إن صوت أحدهم لا يسقط من على راحلته فلا يقول لصاحبه ناولنيه مع أنه في أموره تتعلق به شيء زهيد ومع ذلك كانوا يمتنعون من من السؤال من السؤال الكراهه والمعنى يقتضي ذلك إذ في السؤال إذلال للنفس وفي تركه عزاز لها والعصر في المسلم أنه يتمسك بكل طريق يؤدي لا إلى العزة ويمتنع عن كل طريق يؤدي إلى إذلاله النفس ونحو ذلك هنيدين صار العصر في السؤال الكراها وهذا العصر في المسلم أن يعز نفسه ولا ولا يذلها وأما سؤال المال فالعصر فيه التحريم إلا لضرورة. بخلاف السابق الذي لا يكون مالا فالعصر فيه الكراها وأما سؤال المال وهذا العصر فيه التحريم إلا لضرورة وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم وهذا يدل على ماذا؟ على التحريم لأنه عقاب والعقاب لا يكون إلا على فعل محرم أو, أو ترك واجب وسيأتي إجابة السائل ذكر المصنف تحت ترجمة حديثا واحدا قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السعاذ بالله فاعذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافئتموه رواه أبو داود النساء بسند صحيح هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى ثابت اشتمل على هذه الجمل التي فيها إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم قوله من السعاذ بالله فأعيدوه أي من سألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم بالله كقوله أعوذ بالله من شرك أو شر فلان أو بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرك نحو ذلك حينئذ السعاذ بالله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المستعاذ به يجب أن يعيذ من استعاذ ولذلك قال فأعيذوه هذا أمر والأمر يقتضي الوجوه فدل على أنه واجب فأعيذوه أي فمنعوا شر عنه وكفوه عنه لتعظيم الله تعالى يعني لكونه استعاذ بالله تعالى فإنذ وجب إعاذته تعظيما لمن استعاذ به. يكون تعظيما لله تعالى وليس لشأنه هو يعني ذاته وإنما لكون السعادة بالله فلكونه تمسك به البالي جل وعلا من باب تحقيق التوحيد وكماله أن تجيب وهو إعادته فعذوه أي فامنعوا الشر عنه وكفوه عنه على حسب القدرة والاستطاعة لأن فأعذوه هذا واجب ومعلوم أن كل واجب يتعلق بماذا من قدرة والاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفساً إلا وسعى إذا قال أعيذك بالله واستعيذ بالله أن تكون فشر فلان قد يكون شرك أنت ممكن فكشر فلان قد لا يكون في يدك قد لا يكون في يدك حينئذ نقول هذا معلق به بالقدرة فأعيذوه إن استطعتم فاتقوا الله ما, ما استطعتم وفي البخاري لما قالت الجونية للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك قال لقد عذت بمعاذ أو معاذ لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك يعني أجابها في استعاذتها وهذا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ أبدوود من استعاذكم بالله فأعيذوه من استعاذكم بالله فأعيذوه هذا فيه أمر كما سبق. أقوله من سأله بالله فاعطوه هذه الجملة الثانية. من سأله بالله فاعطوه وهو وهو شاهد لي لهذا الباب. من سأله بالله يعني قال أسألك بالله حين قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعطوه أي إذا قال أسألك بالله أو بوجه الله سأله بوجه الله ولا يجوز أن يسأل بوجه الله تعالى مخلوقا ألبتها مطلقا. كما سيأت بالباب الباب القادم الآتي باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة والجنة لا يملكها إلا الله تعالى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وما يقرب إلى الجنة وهذا يتعلق بالبار جل وعلا إذن لا يسأل بوجه الله إلا الله تعالى أما المخلوق هذا لا يجوز بل يعد من من الكبائر كما سيأت وحينه نقول السؤال بوجه الله تعالى إذا سأل مخلوقا فالأصر فيه التحريم لا يجوز لكن لو حصل وسأل حينئذ وجب إجابتهم أي إذا قال أسألك بالله أبو وجه الله أن تفعل أو تعطيني كذا كما في حديث ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه هذا لا يدل على إقرار له أنه سيأتي أنه في بعض الحديث أنه ترتب عليه اللعن؟ والحديث هذا رواه أحمد وأبو داود وفي رواية له من سألكم بالله وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من سألكم بالله فأجيبوه إلى ما سأل فيكون بمعنى أعطوه يكون بمعنى أعطوه وظاهره وجوب إعطائه ما لم يسأل إثما الظاهر من هذه النصوص سدل على ماذا على الوجوب لكن يقيد بالنصوص الأخرى ما لم يسأل أو يكون فيه ضرر على, على المسؤول يكون فيه ضرر على, على المسؤول حينئذ نقول هذا لا, لا لا يجوز إجابته أولا الضرر يزال ولا يضع المسلم نفسه في مقام الضرر من أجل الآخر حينئذ نقول هذا عدم الإجابة والأصف كذلك لو سأل ما لا يعنيه مما يتعلق بخواص المسؤول إلا أخبرتني كذا وكذا قل هنا لا يلزمه الجواب البتة للقاعدة السابقة إذن ظاهر هذه النصوص وجوب ظاهر هذه النصوص وجوب إجابة من سأل بالله تعالى لكن بهذين القيدين ما لم يسأل إثما أو يكون فيه ضرر على على المسوم فيجب يعطاء السائل مما له فيه حق كبيت المال لو سأل من من له سلطة على بيت المال إن كان هناك بيت مال حينئذ نقول هذا يجب يجب من وجهين وجه الأول فيما سبق أن بيت المال هذا من خواص المسلمين فيعطى منهم ثم إذا سأله بالله تعينه إذا سأله بالله تعينه فإذا سأله مما له فيه حق في بيت المال أو من في ماله فضل على حسب حاله ومساعاته حينئذ يعطيه وجب أن يعطيه سأل مالا سالك بالله أن تعطيني كذا حينئذ فيه تفصيل إن كان هذا المال المسؤول مما يتعلق به ضرورة المسؤول نفسه يعني يتضرر بإعطائه فلا يلزمه الجواب لكن إذا كان فضلا زائدا عنه حينئذ ظاهر النص ماذا الوجوب ظاهر النص الوجوب أنه يجب أن يعطيه لكن بهذا القيد أن يكون هذا المال فضل زائد لا يحتاج إليه لا في الضرورة ولا في الحاجيات لا في الضروريات ولا في الحاجيات حينئذ يجب إجابة السائل أو يكون السائل مضطرا فيجب دفع ضرورته يجب دفع ضرورته كذلك هذا مقيد بما لا يكون على المسؤول ضرر ضرر يزال, ضرر يزال. ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه ولا ضرر يعني هذا الذي ينبغي أن يكون ذكره صاحب الحاشي بأنه يحتمل لكن هذا الذي ينبغي تقييده به للمنصوص الأخرى بمعنى أن هذا النص فاعطوه إذا لم يكن فيه مشقة على المسؤول ولا ضرر وأما إذا كان فيه مشقة أو ضرر على المسؤول حينئذ لا يجب إعطاؤه البتة وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا ملعون من سأل بوجه الله يعني سأل مخلوقا سأل مخلوقا والمخلوق لا يسأل إلا بالله إن سؤل فيسأل بالله سألك بالله أما بوجه الله تعالى هذا محرم ولا يجوز ملعون من سأل بوجه الله وملعون من يسأل بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا يعني شيئا معصية يكون معصية حينئذ هذا النص حديثه كلام حيث الثبوت بعضهم يدل على ماذا يدل على أن السؤال بوجه الله تعالى لمخلوق ليس السؤال بالله الأمر ليس السؤال بالله إنما السؤال بوجه الله هذا يعتبر من الكبائل ولا يجوز ملعون السائل وملعون المسؤول إن لم يعطي. لكن بالقيد السابق, القيد السابق ما لم يكن فيه ضرر ولا مشقة عليه وإلا لا يلزمه البتة الإنسان لا يكلف إلا بما يصدر منه ملعون من سأل بوجه الله وملعون من يسأل بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا هذا ما لم يكن إثما إذا كان إثما وحينئذ الله يتعين سواء سأل بالله أو سأل بوجه الله حديث رواه الطبراني وغيره قال في التيسير قال في تنبيه الغافلين ورجال اسناده رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان بن صالح والأكثر على توثيقه أكثر على توثيقه فإن بلغ هذا الاسناد أو اسناد غيره مبلغا يحتج به يعني مما تصرح الحجة به كان ذلك من الكبائر أو كذلك الأضابط الكبيرة ما هو يترتب عليها لعن حنيد السؤال بوجه الله يعتبر كبيرة من من الكبائر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به رجل يسأل بالله ولا يعطي به راه التلمذي وحسنة وابن, حب وابن حبان في صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشر البرية قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يسأل بالله ولا, ولا يعطي روه وأحم هذا كله يتعلق بمن ليس بالسائل نما يتعلق به بالمسؤول ولذلك قلنا الأصل فيما سبق الإجابة من سأل بالله ماذا فأعطوه حينئذ يدل على ماذا يدل على على الوجوب يدل على على الوجوب لكن ما لم يكن هجرا يعني ما لم يكن إثم ثم القاعدة الأخرى لا ضرر ولا ضرار إذا كان ثم ضرر على المسؤل حينئذ لا يتعين عليه الجواب إذا تبين هذا في هذه الأحاديث دالة على وجوب إجابة من سأل بالله أو أقسم به ولكن قال شيخ الإسلام نتيمي رحمه الله تعالى إنما تجب على معين فلا تجب على سائل يقسم على الناس يعني إذا كان الخطاب خاصا إذا كان الخطاب خاصا وقال لأهل قرية أسألكم بالله أن تعطوني كذا وكذا يلزمهم لا يلزمه وإنما ماذا يلزم المعين يلزم المعين قال هنا إنما تجب على معين فلا تجب على سائل يقسم على الناس وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم كإبرار القسم لأنه يعتبر من ماذا؟ يعتبر من الآداب وعند كثير من الفقهاء أن صغة إفعال إذا جاءت للآداب فهي للإستحباب فهي للإستحباب وهذا ضعيف كما قلنا مرارا صحيح أن يفعل دالة على الوجوب مطلقا فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالآداب والسلوك والمعتقدات وكل ما يتعلق بالشرع وجعل صيغة يفعل الأصل فيه الوجوب يحتاج إلى ما يحتاج شرعية كتابنا والسنة فيكون صارفا لهذه الصيغة عن ظاهرها وهو الوجوب إلى إلى, الى الندبي أما التقصير أنه إذا جاء في الآداء فهو للندب وما عداه فهو الوجوب هذا التقسيم يحتاج إلى دليل لأن الأدلة الدالة على النصيغة إفعال تدل على الوجوب مطلق عاما وإذا كان كذلك نحتاج إلى مخصص نحتاج إلى مخصص وليس ثم مخصص إلا الاجتهاد فيكون اجتهاد في مقابلة نص فهو فاسد الاعتبار فلا يلتفت إليه ألبس ولذلك الفقهاء كثيرا ما يسير على هذه القاعدة كلما جاء أمر يتعلق بالآداب والسلوك نحوها قالوا هذا للندوي والإرشاد وكثيرا ما يفعل ذلك النبوي وغيرهم ولذلك قال هنا ظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم والأول أصح الذي هو الوجوب بالقيد السابق ما لم يكن إثما أو مضرة على المسول. إعظاما لله تعالى وهيبة منه أن يرد من سأله به، وقد يكون النصوص الأخرى بمجموعها، إن لم... إن كان كل واحد منها على ج... على جهة الخصوص في شيء من الضعف بمجموعها فهو صحيح لغيره حسن حينذن يكون حجة في, في ذلك. قول صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم فأجيبوه. هذه الجملة الثالثة في هذا الحديث. من دعاكم، أي من دعاكم إلى طعام، فأجيبوه، ف... فأجيبوه. والحديث أعم من الوليمة وغيرها الوليمة عند الفقهاء إذا أطلقت انصرفت إلى وليمة العرس ولذلك قالوا هنا في هذا المقام أعم من الوليمة وغيرها يعني قال من دعاكم فأجيبوه من هذه شرطية؟ ودعاكم هذا فعل الشرط فأجيبوه جواب الشرط فهذه وقعة في في جواب الشرط إذا فيه عموم من جهتين. الشخص الداعي وكذلك الدعوة من دعاكم أي دعوة من دعاكم أي يدعوث وليمتا أو غيرها حينئذ ما الحكم قال فأجيبهم أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه فأجيبوه وكون الدعوة إذا أطلقت انصرفتنا إلى الطعام هو هو الظاهر من دعاك قال يا زيد ناداك يعني هذا يسمى دعاء من دعاك فأجيبوه يجب أنك تجيبه جوابه لا ليس هذا بداخل لماذا لأن هذا له حقيقة عرفية دعوة إذا أطلقت طلبت إلى الوليمة طعام ونحو ذلك، وأما إذا دعاه ناداه يا زيت فأجبه لا ليس هذا المراد ليس داخلا في في هذا المقال والحديث عام من الوليمة وغيرها فإن كانت وليمة عرس فإن كانت وليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الإجابة يعني مقيد ب بشروط ليست ليست مطلقة وإن كان لغيرها فهي على الاستحباب استحب إجابتها ولا تجب هذا قول الجمهور قول الجمهور في دعاء إلى الطعام أنه على مرتبتين إما نكون وليمة عرس فتجب وإلا فلا فهي مستحبة وهي مستحبة هذا قوله. قول الجمهور وقيل تجب مطلقا سواء كانت لعرس أو غيره وهو مذهب الظاهرية قال في التيسير وهو الصحيح لظواهر الأحاديث وهي لم تفرق بين وليمة العرس وغيرها وإن كانت وليمة عرس فهي آكدها وأوجب إذا هذا القول ليس فيه تفصيل للبتة ومذهب الظاهرية واختاره صاحب التيسير إن كان جاء في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى وليمة عرس فلم يجب ولم يجب وذهب بعضهم على أن الولائم كلها فتبر إجابتها من المستحبات، لكن بالشروط التي يذكرها الفقهاء هذا مرجعوا إلى كتاب النكاح، انظروا فيه. قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراء إلى كراء لاجبت، لو دعيت إلى كراع لاجبت، هذا تعظيم بشأن هذه الولاء. ومن حقوق المسلمين بعضهم على بعض إجابة دعوة مسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. فإكرام الداعي ما لم يكن منكر أو يجر إلى إلى منكر يجر إلى إلى منكر فإذا كانت الوليمة فيها منكرات أو هي منكر في أصلها حينئذ لا تجب الإجابة بل لا يجوز لأن المنكر لا يجاب فإذا كان كذلك فلا حرمة له ألبت فلا حرمة له ألبت قوله في الجملة الرابعة ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه قال من صنع من هذه شرطية صنع عمل إليكم معروفا نكرة في سياق شرط فتعم فكافئوه فوقعت جاوب الشرط كافئوه ما هو المعروف المعروف اسم جامع للخير اسم جامع للخير من صنع إليكم معروفا صنع معروفا مفعول به في الجملة ووقع نكرة حينئذ يعم هذا فيه أن النكرة لو وقعت مفعولا به في سياق الشرط حينئذ تكون من صيغ العموم والمعروف اسم جامع للخير لأنه يختلف يعني ما لم يخالف الشرع ما لم يخالف الشرع ثم الحكم بكون معروفا هذا يختلف من شخص إلى شخص آخر يعني إذن نكون الضابط فيه عند المراد هنا قد يكون موافقا للشرع نعانى على الواجب هذا معروف اليعانى على المستحب هذا معروف لكن قد يكون ماذا يعانى على على مباح إذا كان كذلك يسمى معروفا وهذا يختلف الشرع الواجب المستحب يمكن حاصله وعده لكن المباحات هذه تختلف من زمان إلى إلى زمان أي من أحسن إليكم أي إحسان أي إحسان من أي نجئنا به نكر في سياق الشاطين فكافئوه على إحسانه بمثله أو خير منهم منه بمثله أو خير منهم لأن المكافأة على المعروف من المروعة التي يحبها الله ورسوله وفيها السلامة من البخل ومذمته ولا يهملها إلا لآم لا يهمل المكافأة إلا إلا لآم وبعضهم يكافئ على الإحسان بالإساءة يحسن إليه بدلا من أن يكافئه بالإحسان يسيء إليه هذا لؤم وهو من خوارم المروعة لا يفعله إلا إلا اللئان فالأصل في المعروف أنه يكافئ بالمعروف مثله أو خير منه بخلاف أهل التقوى والمروعة فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة المروءة يدفعون السيئة بالحسنة، إذن لا إذا من من من أحسن إليك لا تدفع الحسنة بالسيئة، يعني ليس العكس، فإنما لو عوميت بالسيئة فانتدفع بالحسن، لكن يكافئك أو أنه يعمل لك يصنع لك معروفا، ثم تكافئه بالإساءة، وهذا ليس بي ليس من أخلاق المسلمين، بخلاف أهل التقوى والمروءة فإنهم يدفعون السيئة. بالحسن طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم يرضاه والمكافأة تخلص القلب من رق إحسان الخلق هذا وجهه كذلك أن الشخص إذا أحسن إليه حينئذ يكون رقيقا يكون في قلبه تعلق به الذي أحسن إليه لكن إذا كافأه حينئذ زال هذا الرق ولو لم يكن فيه إلا هذه الفائدة لكفى بحيث أنه إذا إذا أحسن إليه يبقى معلقا به كذلك فيكون في القلب نوع, نوع التفات وهذا نوع تشريك وإن كان لا يسمى شركا أكبر ولا أصغر لكن فيه شيء من التفات وإذا كان كذلك حينئذ لا يقطع هذا الالتفات إلى بماذا؟ إلا فيه بالمكافأة فلا تكون له منتنا البتة وهذا مما يستحسن فعله أو من كمال التوحيد قال والمكافأة تخلص القلب من رق إحسان الخلق ولا شك أنك إذا لم تكافئ من صنع إليك معروفا بقي في قلبك له نوع تعله, نوع تعله والمرابد تعله هنا الالتفات فشرع قطع ذلك بالمكافأة ولو كافرا ولو كان الذي أحسن إليك كافراً ولو كان الذي أحسن إليك كافرا بل هو أولى لأن, لأن احتمال منة المسلم أولى من احتمال منة الكافر فقطع المنة من جهة الكافر هذا أولى وهو أولى من مكافأة المسلم إذ منة المسلم أسلم من منة الكافر ويدل له قوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم من أحسن إليكم فأحسنوا إليه من أحسن إليكم فأحسنوا إليه ثم قول من صنعه وكذلك من أحسن لا يختص به بالمسلم فإنما يشمل ماذا الكافر وفي عموم فالإحسان إلى الكافر إذا أحسن إليك هذا من محاسن الإسلام وكذلك إذا صنع إليك الكافر معروفا فإنه يقول هذا من محاسن الإسلام وكذلك وهنا قد يقول كيف يحسن الكافر المسلم نعم هذا قد يكون أبوه كافرا قد يكون عمه كافرا أخيرين قد يكون في العائل عند من هو كاف فإذا أحسن إليه حينئذ يكون من مقتضيات أخلاق المسلمين المكافأة. ولفظ بيدود ومن أتى إليكم معروفا من أتى إليكم معروف فكافئوه قولوا فإن لم تجدوا ما تكافئوه هكذا ثبت بحذف النون خط المصنف وهكذا هو في غيله من أصول الحديث يعني قال هنا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه ما تكافئونه هذا العصر، فإن لم تجدوا ما تكافئونه النون حذفت لأي شيء ليس بجاسم ولا ناصب تكافئوه حينئذ نقول لابد من ماذا؟ لابد أنه يقال بأنه خطأ من الناس أو حذف التخفيف. إذا كانت هكذا محفوظة حينئذ حذفت ليل للتخفيف فقد تحذف النون لغير ناصب ولا ولا جاسم. فإن لم تجد ما تكافئه هكذا ثبت بحذف النون في خط المصنف وهكذا هو في غيره من أصول الحديث قال الطيبي سقطت من غير ناصب ولا جازم إما تخفيفا أو سهوة من الناس إن كانت محفوظة في الحديث هي حينيذ قلت سهوة من الناس وإن إن كانت محفوظة في الحديث فهو من باب التخفيف وإن لم تكن محفوظة حينيذ يحتمل أنها سقطت من من الناس. فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه أي من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله كافئوه بمثل يعني بمال بهدية حينئذ نقول بشيء محسوس إن لم يكن عنده شيء يعطيه إياه ليس أي ثم إلا إلا الدعاء فيدعو له حتى يكون قريبا من من فعل هو حتى يظن أنه قد كافاه قد؟ قد كافاه أي من أحسن إليكم أي أحسان فكافئوه بمثله فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له أي بالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المكافأة حتى تحصل المكافأة انظروا هنا عدل جعل الدعاء ثانيا لأولا العصر المكافأة في ماذا؟ بهدية ننحوها عمر الدنيوي لأن النفوس تتعلق بالمحسوسات أكثر خاصة في هذه الأشياء الدنوية ولكن إذا ما وجد حينئذ رجع إلى الدعاء وهذا يدل على ماذا؟ على أن مراعاة القلوب هنا والنفوس من الأشياء المطلوبة شرعا لأن غالب الناس إنما نظرهم قاصر فهي لو قلت له جزاك الله خير ماذا أصنع بها؟ لكن يريد ماذا؟ يريد شيئا آخر إما مال إما هدية إلى آخرين أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة دعاء ليس مطلقا إنما في حق من لم يجد المكافأة بخلاف ما اشتهر عند الناس الآن كل ما صنع عليه معروفا ظن ماذا ظن أنا جزاك الله خيرا تكفي لا فالعصر فيها المكافأة فإن لم يكن ما قال هنا أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يرد المكافأة يقوم مقام المكافعة هكذا هذه هي السنة هذه هي يقوم مقام المكافأة للمعروفين فيدعو له على حسب معروفه ووجه المبالغ هنا لأنه قال ما فدعو له حتى تروا أنكم كافئتمه يعني فيه مبالغة ليس مجرد أصل الدعاء فقط لا وإنما تزيد من الدعاء حتى تظن أنه حتى تظن ترى أو تعلم أنك قد بلغت العمل الذي قد عمله ووجه المبالغ أنه رأى في نفسه تقصيرا في المجازات لعدم القدرة عليها فأحالها إلى الله تعالى ونعم المجاز هو يعني كأنه سلم لا يستطيع أو عاجز فلجأ إلى, إلى الدعاء أحالها إلى الله تعالى وروى تلمذي صححة والنساء ابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعا من صنع إليكم معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء قد أبلغ في الثناء قوله حتى تروا تروا تروا ما الفرق بينهما تروا بالفتح بمعنى فأسوط تعلموا وتروا تظنوا إذا تروا رأ علمية وتروا هذه رأ هنا بمعنى ظن معنى ظن حركة اختلف المعنى حتى تروا تروا بضم التاء تظنوا وبفتحها تعلموا وبعضهم جزم ب بالفتح لما في أبي داود حتى تعلموا أنكم قد كافتموه حتى تعلموا أنكم قد كافتموه ثم بعد ذلك أمسكوا أمسك ذلك لذلك الحكم مغيه هنا حتى إذا ما بعد حتى يخالف ما قبله متى إذن قضى فإذا اعتقد أنه قد كافاه حينئذ يمسك عن عن الدعاء قوله رواه دود النساء بسند صحيح رواه أيضا أحمد بسنن صحيح ابن حبان والحاكم وصححه النووي رحمه الله تعالى منسبة الحديث للباب ظاهر إذ فيه الأمر بإعطاء من سأله بالله وعدم رده لأنه قال باب لا يرد من سأل بالله ثم قال من سأل بالله فأعطوه هذا يدل على ماذا على الوجوب على على الوجوب وأما إذا سأل بوجه الله تعالى كذلك لكن لا يدل على على جوازي بل هو كبيرة من الكبائر أما السؤال بالله فهذا متردد بين الكراهية وبين بين التحريم هو محتمل على حسب حال سائل والمسؤول قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله أي أنه يكف عنه تعظيما للمستعاذ به وهو الله فيجب إعادته إعادة من استعاذ بالله يعني إعادة هذا من المستعاذ منه إعادة من استعاذ بالله أي أنه يكف عنه شره أو شر غينه على حسب الاستطاعها تعظيما للمسعاذ به وهو الله فيجب عادته ثانيا اعطاء من سأل بالله اعطاء أذى من المسؤول على جهة الوجوب على جهة الوجوب لكن ما لم يكن إثما أو فيه مضرة أو فيه مضرة هذه مما يسأل عنه الكثير فيه مضرة لأنه قد يتدخل بعض الناس عندما تطف أسألك بالله أين ستذهب من أين جئت متى تنام متى تستيق كل ذلك لا يجب لا يجب جوابه بعض الناس عنده, عنده تطفل مفتوح لا ينتهي فيسأل وبالله أحيان قل <تصفيق> هذا لا يجوز سؤاله هو من جهة نفسه ولا تلزب الإجابة اعطاه من سأل بالله ثاني هذا أي تعظيما للمسؤول به إذا لم يكن على المسؤول ضرر وإلا وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار هذا المعنى والناس عندهم مسرارهم فالآن ينبغي أن يسأل السائل ثم إذا سئل حينئذ لا يلزمه الإجابة ثالثة إجابة الدعوة ومن دعاكم فاجيبوه هذا إذا لم يكن ثم مانع من الإجابة بمعنى إذا لم يكن منكر إذا لم يكن منكر منكرات الدعوات هذه فيها كلام طويل ليس هذا ما بحثم الرابعة المكافأة على الصنيع هو من صنعه إليكم معروفا فكافئوه فكافئوه الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه إذن مرحلة ثانية أي لقول فإن لم ما تكافئه فادعوا له سادسة قول حتى تروا أنكم قد كافأتموه أي بمعنى تعلموا على رواية من فتح أو من ضبط وبضم التاء بمعنى تظن إذا قلنا بأنه رواية بالضم والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة هذا الباب السادس والخمسون من أبواب كتاب التوحيد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة بالرفع لنسك ذلك على أنها نافع لا يسأل الجنة لأن استثناء هنا مفرغ إذا كان مفرغا حينئذ ما قبل إلا يطلبه ما بعده حينئذ رفعه على أنه نافع على أنه نافع سنتهم مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة أنه يجب احترام أسماء الله وصفاته فلا يسأل شيء من المطالب الدنيوية بوجهه الكريم بل يسأل به أهم المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة وهذا من حقوق التوحيد، حقوق التوحيد. فقوله لا يسأل بوجه الله للجنة لا نافية لكن المراد به ماذا؟ مراد به أنه للتحريم إذا صرف لغير الله تعالى بمعنى أن ما سبق الباب السابق لا يرد من سأل بالله قلنا من سأل بوجه الله لا يرد من سأل بالله كذلك من سأل بوجه الله لكنه ها فعله سؤاله سؤال وجه الله جائز أم محرم محرم وأما من سأل سائل بالله هذا محتمل للتحريم والكره فقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أي لا يجوز ذلك إجلالا لله وإكراما وإعظاما له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا ما لم يرد به غاية المطالب هي الجنة أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة إذن سؤال المخلوق بوجه الله تعالى هذا محرم. بقي ماذا سؤال الله تعالى هل يجوز مطلقا سؤال الله تعالى بوجهه الجواب لا ليس على إطلاقه وإنما يقال ما يسأل البال جل وعلا إما أن يكون من المطالب الدنيوية وهذا لا يجوز أن يسأله بوجهه جل وعلا وإما أن يكون من المطالب الأخروية الإيمانية هذه يجوز فالجنة هنا لم يرد بها خصوص الجنة وإنما الجنة وما يؤدي إلى الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل عمل نقول هذا ماذا هذا جاء لاستثناء في وأما ما عده فالمنع إذا لا يسأل المخلوق بوجه الله مطلقا ثانيا لا يسأل الله تعالى بوجهه مطلقا وإنما إنما يستثنى حالة واحدة وهي أن يسأل البالي جل وعلا بوجهه الجنة وما يؤدي إليها يعني المطالب العالي وأما الحوائج حوائج الدنيا ويمنع منه البتة فقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أي لا يجوز ذلك إجلالا لله وإكراما وإعظاما له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقيق لديه عند الله تعالى من حوائج الدنيا ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة أو الإعانة على أعمال الآخرة إلى الجنه وأما سؤال المخلوق بوجه الله فهذا تقدم النهي عنه في الباب السابع. ماذا؟ باب لا يرد من سأله بالله. فإذا سؤال المخلوق بوجه الله تعالى هذا جاء بالحديث السابق أنه ملعون دل على أنه كبيرة من من الكبائر. هذا الباب قال فيه من سعيد رحمه الله تعالى خطاب للساعي. الباب السابق خطاب للمسؤول لا يرد من سأل هنا قال لا يسأل بوجه الله يعني لا يأتي السائل فيسأل فهو خطاب للسائل وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته وألا لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله بل لا يسأل بوجهه إلا, المطالب إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورض الرب والنظري ورض الرب والنظري إليه إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورض الرب والنظروا إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه فهذا المطلب الأسناء هو الذي يسأل بوجه الله إذا ما يتعلق به بالآخر وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه فإنه لا يسأل بوجهه الطالب الدنيوية تسأل ربك لكن لا لا تسأله بوجهه الكريم إنما يسأل ماذا؟ يسأل بوجهه الكريم الجنة وما قرب إليها ذكر المصنف تحت الترجمة حديثا واحدا فقال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا, إلا الجنة رواه أبو داود لا يسأل بوجه الله روي بالنفي والنهي لا يسأل فلا يسرف في القتل جازم إذن كونه بالياء لا إشكان فيه لا يسأل لا يسأل وروي بمغير الصيغة لا يسأل لا يسأل يعني يجوز فيه الوجهان مغير الصيغة أو ما يسمى بمبني للمجهول وهو الذي في الأصل يعني مغير الصيغة كما ذكر هنا في باب تبويب وكذلك في في النص وروي بالخطاب للمفرد أي لا تسأل لا تسأل بوجه الله إلا الجنة إلا إلا الجنة والجنة حينئذٍ يكون إعرابه مفعولا به إلا الجنة إلا إلا الجنة, إلا إلا الجنة أو ما هو وسيلة إلى الجنة أو ما هو وسيلة إلى الجنة وذكر الجنة هنا في الحديث إنما هو تنبيه على الأمور العظام لا للتخصيص ليس المراد هنا التخصيص إنما المراد به تنبيه بالأعلى على على الأدنى فقد قال صلى الله عليه وسلم في دعائه إن صحى اللهم إني أشك إليك ضعف قوة وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات إن هذا في جاء في قصة الطائف ومثله في حديث اللهم أنت حق من ذكر في آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض غير ذلك وهو سؤال ما يقرب إلى الجنة أو يمنع من الأعمال التي تمنع منها يعني بعض الأعمال تمنع من من الجنة فيسأل البارجا لوعال بوجهه أن يمنع هذه الأعمال إذن سألك الجنة ومن قرب إليها ثم تم أعمال تمنع من دخول الجنة فهو من المكملات يعني الجنة لها ماذا لها أعمال تؤدي إليها ولها أعمال تحرم من الجنة فيسأل النوعان فلا إشكال فيها الجنة وما يؤدي إليها من الأعمال الوجودية وما يمنع منها حليذ يسأل النوعان ولذلك قال أو يمنع من الأعمال التي تمنع منها يعني من دخول الجنة فيكون السائل قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة كما بالصحيح اللهم من أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل سألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل حينئذ سؤال الباري جل وعلا بوجهه أن يعيده من النار جائز أم لا جائز لأنه طريق إلى الجنة لأنه طريق إلى إلى الجنة ولذلك جمع بينهما هنا وعوذ بك من النار ومن يقرب إليها من قول, وعمل من قول وعمل بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة فالحديث يدل على ماذا؟ يدل على المنع لأنه قد يقول أسأل الله تعالى بوجهه المال والمال هذا قد ماذا قد يعينني على الجنة قل لا المال الغالب فيه أنه من مطالب الدنيا فلا يسأل البارجا لو على ذلك وإنما يسأل ما يعان به من الجنة ومن الأقوال الأعمال التي تعين وهي العبادات فالحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنيا بوجه الله تعالى إعظاما لله وإجلالا له, له. إذا لا يسألوه بوجه الله إلا الجنة حينئذ لا يسأل على النفي أنه محرر لا تأسأل لا يسأل هذا صريح هذا صريح بمعنى أنه لا نهية والعصر في النهي للتحريم لكن لا يسأل النفي حينئذ نكون ماذا يكون لي للتحريم والحاصل أن الحديث يشمل المعنيين سؤال الله تعالى بوجهه الكريم الجنة وما هو وسيلة إليها؟ والمنع من سؤال الناس بوجه الله بوجه الله لماذا؟ لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة والناس هل يملكون الجنة؟ وما قرب إلا يملكون إذن دل على أن المخلوق لا يسأل بوجه الله أن المخلوق لا يسأل بوجه الله لأن الوجه وجه الباري جل وعلا لا يسال به إلا الجنة وما قرب إليها وهذه ليست في يد المخلوق إذن لا يسأل المخلوق بوجه الله تعالى إذن شمل المعنيين شمل المعنيين وهذا الحديث رواه الضياء في المختار أيضا لكن في إسناده سليمان بن معاد قال ابن معين ليس بشيء وضعفه عبد الحق بن القطان يعني الحديث فيه في كلام لي بعض أهل العلم مناسبة الحديث للباب ظاهرة إن فيه النهي عن أن يسأل بوجه الله غير الجنة وفيه إثبات الوجه لله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة أصبة كمال لله تعالى يجب إثباته لله على ما يليق بعظمته وجلاله من غير تكييف ولا ولا تمثيل كما هو معلوم من محله بكتبي المعتقد قال مصنف رحمه تعالى فيه في مسائل الأولى أنهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب نظر إلى ماذا؟ نظر إلى التعمير ما قال إلى الجنة؟ إنما قال إلا غاية المطالب إذن الجنة وما يؤدي إليها أي الجنة ما يقرب إليها ويباعد من النار وذلك تعظيما لوجه الله تعالى ثانية فيها ثانية إثبات صفة الوجه إثبات صفة الوجه على اللائق به جل وعلا من غير تكيف ولا تمثيل من غير تحريف ولا ولا تعطيل ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللون باب ما جاء في اللون هذا هو الباب السابع والخمسون باب ما جاء فيه في اللون منسبة الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر ومعلومٌ من أن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان والتوحيد والإيمان والإسلام والإحسان هذه إذا أطلقت تدخلت بعضها دخل فيه في بعض إذن من التوحيد من حيث العاصن الإيمان بالقضاء والقدر ومن حيث الكمال الواجب التسليم للقضاء والقدر إذن لا فرق بين الإيمان من حيث كونه يشتمل على الإيمان بالقضاء والقدر ولا ولا لا فرق بين الإيمان وبين التوحيد في كون كذلك مجتملا على هذا النوع ولذلك سيأتي أن المصنف رحمه الله تعالى يعقد بابا في الرد على منكر القدر ما علاقة بالتوحيد؟ علاقة بالتوحيد علاقة أساسية لأنه لا معبود إلا الله بمعنى أنه يؤمن بكل ما جاء به كتابا والسنتا فإذا كان كذلك فالقضاء والقدر هذا فعل من أفعال الله تعالى فإنكاره إنكار لفعل من الله تعالى والاعتراض عليه اعتراض على ربوبية الله تعالى إذن له علاقة بالتوحيد الربوبية فإذا كان كذلك يقول هو داخل في مفهوم التوحيد فعينيا نقول من كمال التوحيد الاستسلام استسلام للقضاء والقدر تبي فرق بين الإيمان بالقضاء والقدر هذا ليس منافيا لكمال التوحيد هذا إذا لم يوجد منافل أصل التوحيد إذا أنكر العلم والكتاب والمشيء الأخرين فليس بمسلم انتفع عنه الإسلام والتوحيد ليس بموحد فإذا كان كذلك حنيذ المراد هنا ماذا أن هذا اللفظ الذي يستعمل له قد يفهم منه ماذا الاعتراض في بعض أنواعه يفهم منه الاعتراض على القدر وقد يقع من بعض المنتسبين إلى الإسلام بل من بعض المسلمين لذلك عنوان له المصنف الله تعالى. أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر وأن قول لو لا يجدي شيئا بمعنى أنه إذا استسلم القضاء والقدر حينئذ لو ما فائدتها هل ستعيد لك ما مر لها إذن لا يجدي شيئا وهو يشعر بعدم الرضا بالقضاء والقدر وهو مخل, بالتوحيد, مخل بالتوحيد إذن هذه هي مناسبة ذكر هذا الباب وعلاقته به بالتوحيد، إذاً علاقته ابتداءً بماذا؟ بالقضاء والقدر. ما علاقة القضاء والقدر بالتوحيد؟ نقول هو أسم من أساسيات التوحيد، لأن قضاء والقدر هذا متعلق به الربوبية، والربوبية نوع من أنواع التوحيد، فإنكاره من أصله انكار لتوحيد الربوبية، فلا يكون المسلمان، لا يكونوا مسلمة. ثم قد يؤمن بعاصمه لكنه يقع عنده شيء من الاعتراض ففاته الكمال الواجب أما المستحب هنا لا ليس المراد وإنما فاته الكمال المستحب إذا خلاصة من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر مع مباشرة الأسباب فإذا فعل العبد ما أمر به شرعا من الأسباب ولم يأتي الأمر على مراده أو على ما يظنه فالواجب عليه الاستسلام للقضاء والقدر قد يفعل أفعال ويأخذ بالأسباب المشروعة ثم لا يترتب عليه حينئذ تحل به مصيبة أنه فعل ولم يترتب عليه ما الواجب عند المصائب ما الواجب هو الاستسلام والإيمان والرضا ونحو ذلك قال هنا فالواجب عليه الاستسلام للقضاء والقدر رضا بالله ربا فإن هذا من جنس المصائب نعم هو من جنس المصائب قد يأخذ بالأسباب ويعمل ويفعل لأخره وقد يدفع أموالا في تجارة ثم بعد ذلك يخسر إذا ما ترتب عليه فاته، إذا هذا الفوت قد يقول لو أني ما فعلته، لو أني فعل إلى آخره، حينئذ يلولى هل هذه تنفع تجدي عليه شيئا الجواب لا، فيكون فيه عدم رضا بالرب جل وعلا، وهذا في اعتراض على على القدر، فهذه تعتبر من جنس المصائب التي يجب الاحتساب فيها، والعبد مأمور عند المصائب الصبر والاسترجاع والتوبة. وقول له لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخالط توحيدهم من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه هذا إلا ما شاء الله يعني هذا مما عمت به البلوى هذا وجه إراد المصنف لهذا الباب في التوحيد يعني مناسبة مهمة جدا لما يتعلق ببيان كمال توحيد الربوبية وبيان كمال الاستسلامي للقضاء والقدر وكمال الإيمان بالله تعالى ربا يفعل ما يشاء اعتراض على القدر البت لأن الاعتراض على القدر مخل بتوحيد, الربوبية مخل بتوحيد الربوبية لأن من اعترض على القدر لم يرضى بالله ربا ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية قوله باب ما جاء في اللو باب ما جاء في اللو يعني من الوعيد أطلق المصنف لو وفي بعض أنواعها أنها جائزة سيأتي لكن مراده ماذا تقييد هذا الباب بما سيذكره من النصوص ليست كل لو تكون اعتراضا على القدر أو على الشرع أو في التحسر والحزن لا قد تكون جائزة لكن لكن المراد هنا أن هذا النوع الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى أنه مقيد بيب النصوص ولذلك أطلقه لكن أحال فيه على ماذا على الطالب لمعنى أنه يعمل ذهنه مثل ما مر معنا باب ما جاء في الرقى والتمائم أن تفصل أن تنظر مناسبة ثم أقول الممنوع وغير الممنوع ما جاء في الرقى والتمائم الرقى منه ممنوع منه ما ليس ممنوعا والذي يعين هذا وذاك إذا فهمت النصوص كذلك ما جاء في اللو. منه ممنوع منهما ليس ممنوعا والذي يميز ذا عن ذاك هو الوقوف مع النص إذا باب ما جاء في اللو نحن نقيده بمعنى أنه من الوعيد والنهي عنه لأنه عنا نوعا معينا والذم لمن عارض به عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيها من الإشعار بعدم الصبر لما فيها من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه والمضادة لكمال التوحيد مضادة لكمال التعي، فالممنوع في لو التلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا، تلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا، وأما تمني القربات هذا ليس داخلا في في الممنوع، ليس داخل في في الممنوع. قال بالسعي رحمه الله تعالى في كلام جميل. اختصر فيه كل ما يتعلق به بهذا الباب فقط قال رحمه الله تعالى اعلم أن استعمال العبد للفظة لو تقع على قسمين تقع على قسمين مذموم ومحمود مذموم ومحمود أما المذموم فكأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه يعني شيء وقع شيء وقع لأن لو لها استعمال لما مضى استعمال لما سيأتي واضح استعمال لما مضى استعمال لما سيأتي إذا وقع الشيء فلا يحبه ولا يريده ولا يرضاه صار مصيبة عليه حينئذ إذا قال لو صارت مذمومة صارت مذمومة لذلك قال أما المذموم فكأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا يعني وقع المقدور وهو لا يحبه ثم قال حيني يقول هذه مذمومة هذه مذمومة قال فهذا من عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان إذا لو إذا كانت في مقام وعلق بها قدر بمعنى مقدور وقع لا يحبه حيني يقول هذه هي التي جاء فيها النص ولأن قال لأن فيه محذورين الأول وحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع. يعني المطلوب من المسلم أن يتلبس بالأسباب التي تؤدي إلى شرخ الصدر، وأما كل ما يضيق الصدر وينكد على المسلم فالعاصل فيه المنع، العاصل فيه المنع. حينئذ نقول الحياة الطيبة، الحياة الطيبة. ووسائلها هذه مطلوبة شرعا إما على وجه الإيجاب وإما على وجه الاستحباب ما يضادها العصر فيه المنع إما على جهة التحريم وإما على جهة الكراه حينئذ كل ما يؤدي إلى وقوع الإنسان في الآسى والحزن والتأ والتحسن والندم نقول هذا ليس من معارضه الله تعالى لي للعبد المسلم ما شريعة الشرائع إلا من أجل تحرير قلبه مثل هذه الأمور حينئذ نقول العصر فيه المنع فإذا قال لو حدث في قلبه شيء من الأسى وتعلق بالماضي صار ماذا صار ممنوعا أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع لا تجدي شيئا البت قل مئة لو لن تعيد لك الماضي كذلك لو أني كذا ما فعلت لو علمت بكذا ما ذهبت ماذا صنعت لا شيئا الثاني أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره فإذا قلت لو على شيء مضى لا تحبه ولا تريده حينئذ اعترضت على قدر الله تعالى فمن الذي حكم بهذا حكما كونيا الباري جل وعلا فوقع إذا شاءه الله تعالى فما شاءه كان وما لم يشع لم يكن إذا لما كان دل على أن الباري أراده إرادة كونية فإذا كان كذلك حين يدل لو لم يقع لو حصل كذا لو أنني فعلته هذا يكون في اعتراض على القدر وهو الذي عنيناه فيما فيما سبق وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده فكان في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره ليس فيه استسلام لقضاء وقدره قال رحمه الله تعالى وَلَا رَيْهِ بَأَنَّ هَذَيْنِ لا الْمَحْذُورَيْنِ لَا يَتِمُ ولا إِيمَانٌ وَلَا تَوْحِيدٌ إلا بتركهما, إِلَّا بِتَرْكِهِمَا أولاً تعلق بلو هذا يفسد القلب يشغله بالندم والتحسف نحو ذلك إذن لا يتم التوحيد إذا تعلق بشيء من أمور المقدرات. على وجه الأسى لا يتم التوحيد ثانيا أنه لم يسلم لفعل الله تعالى على وجه الكمال فيكون فيه نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان فلا يتم التوحيد إلا بتركهما هذا المذموم وأما المحمود من ذلك من قول لو فأن يقولها العبد تمنيا للخير تمنيا للخير لو عندي مال أفعلت وفعلت من الخير جاز أو لا جاز. قال لو تقول إياك واللو ها لا. يصح لا يصح لماذا لأن, لأن المراد هنا شيء محمود شيء محمود فأن يقولها العبد تمنيا للخير كقول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدية ولا أهللت بالعمرة هذا له توجيه سيأتي وقول في الرجل المتمني للخير تمنى الخير لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان لو أن لي إذن هذه لو وهل هي خير أم هي مذمومة أو محمودة نقول محمودة لماذا لأنها في تمن الخير انتفى الأمران ليس فيه تحسف وتحسر وتندم نحو ذلك ثانية ليس فيه اعتراض على شيء وقع ليس فيه اعتراض على على شيء وقع إلا إذا نوى ماذا أنه ليس مثل ذلك وأن الله تعالى كتب عليه أن رزقه أقل من ذلك فلم يرضى حين صار فيه اعتراض وكذلك حديث لو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبأهما أي في قصته مع مع الخضن وكما أن لو إذا قال متمني للخير فهو محمود كذلك في المقابل لو تمنى بها الشر حينين تكون ماذا تكون مذموما إذا إذا كانت لو للتمني حينئذ مدحها وذمها حمدها وذم على حسب المتمنى إن تمنا خيرا فلو محمودا إن تمنى شرا فلو مذموما على حسب المتمنى إذا قال متمنيا للخير فهو محمود فإذا قال المتمنيا للشر فهو مذموم فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامد عليها إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمنى الشر كان مذموما وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة لي للأمرين لكن نعين بأنه أراد النوع الأول المذمومه لأن التبويب يناسب كتاب التوحيد والذي يناسب كتاب التوحيد هو لو التي فيها ذم أما المحموده هذه ليس لها دخل للبتال إذن هذا التقسيم حسن هذا بعينه ذكره الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى لكن على ذهة التفصيل في القول المفين قال له على أخسام الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع وهذا فيه ذم وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر قال تعالى لو أطاعون ما قتلوا يعني قول المنافقين في غزوة أحد حين تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي بن السلول المنافق نحو ثلث الجيش فلما سشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم إذن لو هنا لو أطاعون ما قتلوا يعني لو سمعوا كلامنا ولم يستمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم إذن اعترضوا على التشريع فلو هنا اعتراض على التشريع وهذا قد يحصل. حتى في هذا الزمان قد يعترض لو حصل كذا لو لو لم تحجب المرأة لو كان الإرث كذا هذا كله اعتراض على على التشريع فإذا كان كذلك هذا العصل فيها التحريم وقد تصل إلى الكفر تصل إلى الكفر والمروق من من الدين قالوا لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا فرأينا خير من شرع محمد صلى الله عليه وسلم إذن النوع الأول لو تكون اعتراضا على التشريع الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر وهذا محرم كسابقه كالآيات التي معنا فيه في هذا الباب الثالث أن تستعمل للندم والتحسر وهذا محرم أيضا لما سبق أن العصل في ماذا العصل في المسلم أن يفتح على نفسه أبواب التفاؤل هذا العصل أن يكون متفائلا التفاؤل هذا من الأمور المحمودة شرعا وعكسه يكون مذموما إما على جهة التحريم وإما على جهة الكراها أن تستعمل للندم والتحسر وهذا محرم وهو داخل هنا في هذا الباب أيضا كما في حديث الباب حديث أبي هريرة وفيه وإن صابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كلا هذا في ماذا في تحسر في ندم هناك هذه محرمة لأن كل شيء يفتح الندم على المسلم فهو محرم فهو محرم لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا والمطلوب شرعا هو انشراح الصدور وكل ما يؤدي له إلى هذا المعنى فهو مطلوب شرعا إما على جهة الإيجابة إما على جهة الاستحبار النوع الرابع أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية عكس ليس اعتراضا على القدر وإنما يحتج بالقدر على المعصية لو كانت محرمة ما فعلنا لو كانت هذا الشيء محرم لما فعل لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الرحمن ما عبدناهم إذن احتجوا بماذا احتجوا بالقدر على المعصية تدب بالمشيئة على على المعصية وهذا محرم خامس أن تستعمل في التمني وحكمه حكم الشيء المتمنى إن كان خيرا فخير فإن كان شرا فشر في الحديث في قصة النفر الأربعة قال أحدهم لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان هذا تمنى خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأزرهما سواء وقال الآخر لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان تمنى شرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فازرهما إذا لو أني لو أني إن كان المتمنى خيرا حينئذ هو معه في الأجر إن كان شرا فهو معه فيه في الوزن السادس أن تستعمل في الخبر المحض وهذا جائز يعني ليس المراد به إلا الخبر يعني انتفى النوع الأول الاعتراض على الشرع والاعتراض على القدر التمني إلى آخره حينئذ نقول هذه الأصل فيها الجواز كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استبرت ما سقت الهدية ولا أحللت معكم هذا حمله الشيخ من التميم رحمه الله تعالى على ماذا على أنه من باب الخبر المحف وقيل للتمني ومختار الشيخ أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله خلافه قدر الله قيل يعني وقع إذا كان وقع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى خلاف ما وقع لأنه يعتبر ماذا فيه شيء من اعتراض على على القدر فلا يحمل على على التمن وسيأتي أن صاحب التيسير حمله على وجه آخر وحسن وهو أنه في المستقبل ولو إذا كانت للمستقبل حينئذ لا اعتراض ألبس جائزة قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو هنا فيه شيء لغوي وهو دخول على على لو ولو هذه حرف كذلك هل يدخل حرف على على حرف جواب لا أل من علامات الأسماء ذلك حين كيف دخلت على حرف قصد لفظه فصار علما فجاز جاز إذا كان الحرف قصد لفظه لا معناه حينيذ نقول صار علما صار اسما وإذا صار اسما حين دخلت عليه علامات الأسماء دخلت عليه علامات الأسماء ولذلك إن لون يجوز أو لا يجوز يجوز إذا قصد لفظه جاز إذا قصد لفظه لا يشترط أن تدخل عليه ألف حسب لا قد نوى إن لون ما فادتك شيئا لا بأس به ما جاء في لو أدخل ال على الحرف لأنه قصد لفظه فصار علما أي باب ما جاء في هذا اللفظ هذا الذي عناه ما جاء فيه في هذا اللفظ وأطلق المصنف الترجمة وتقييدها بما ذكر من نصوص كما ذكر ذكر المصنف تحت ترجمة آيتين وحديثا قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا هذه الآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قال ابن كثير فسر ما أخفوه في أنفسهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا فالصرا الذي أخفه في أنفسهم فهو في أنفسهم بقوله يقولون من الذي يقول المنافقون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء لو كان لنا من الأمر شيء أي لو كان لنا الاختيار لو كان لنا من الأمر شيء يعني لو كان لنا اختيار ما قتلنا هنا؟ ما قتلنا هنا؟ هنا يعني معركة أحد الأرض التي وقعت أو وقعت عليها المعركة أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوها في الخفاء فقالوا هذه المقالة يوم أحد معارضة للقدر ما قتلنا هنا؟ القاتل قد وقع بس كذلك وكل ما وقع إذا تمنى عدم وقوعه حينئذ نقول هذا محذور شرعي إذا دخلت عليه لو صارت ممنوعاً لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فقتلناها هنا حينئذٍ صار ماذا صار اعتراضا على القدر صار اعتراضا على على القدر لأن القتل قد حصل وقلنا كل لو وقلنا كل لو يراد بها شيء وقع ألا يقع حينئذٍ قل هذه اعتراض على على القدر كما مرة فقالوا هذه المقالة يوم أحد معارضة للقدري روى ابن أسحاق وابن أبي حاتم عن الزبير قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما من رجل إلا ذقنه في صدره فوالله إني أسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها منه كما هي وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول معاتب ورد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القاتل إلى مضاجعهم بمعنى أن القدر واقع واقع لمحالة تمنيتم عدم وقوعه أو لا لو كتب على واحد منكم القتل لخرج من بيته إلى مضاجعه يعني مصرعه فسيموت هناك الموت لست أنت الذي تذهب إليه ملك الموت لست أنت الذي تذهب إليه هو الذي يأتيك إذا لا تخف لا تخف من الموت ألبت بعضهم يخاف أن يصعد طائرة أن يموت لا لست أنت الذي تذهب رجليك هو الذي يأتيك ولذلك قال هنا لو كنتم في بيوتكم لا برز يعني خرج الذين كتب وقضى عليهم القاتل إلى مضاجعهم إلى مصراه ستخرج ستأخرج فالموت هو الذي يأتي كم لك الموت هو الذي يبحث عنك وليس أنت الذي تأتي إليه أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه وتلهف وقول لو لا يجدي إلا الحزن والتحسر معما يخالت التوحيد من المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه إلا من شاء الله تعالى شاهد قوله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا أي في أحد أي ما قتل من قتل منا في هذه المعركة فلو شرطية وكان فعل الشرط والجواب ما قتلنا والجواب ما قتلنا وهنا لم يقترن الجواب باللام لأنه الأفصح مع جوازه على قلة لكن الأفصح عدم اقترانه باللام بخلاف المثبت فإذا كان الجواب منفيا فالأفصح عدم الاقتران فلو هنا اعترض به على القدر بدليل رد الله تعالى عليهم بما ذكرناه قل لو كنتم في بيوتكم أي وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز أي خرج الذين كتب أي قضي عليهم القتل أي منكم إلى مضاجعهم أي مصالعهم فيقتلون ولم ينجهم قعودهم البت لأن الله تعالى قضى وقضاء الله لا يرد فلو كنتم قاعدين في بيوتكم لم يكن بد من خروج من كتب عليه القاتل إلى هذه المصالع التي صنعوا فيها مناسبة الآية للباب أن قول لو في الأمور المقدرة لا يجوز لأن القتل قد وقع هنا صار ماضيا وهو من كلام المنافقين اعتراض على القدر من كلام أهل النفاق ففي الآية النهي عن قول لو في الأمور المقدرة لأنها تدل على التسخط على قدر على القدر وتجدد الأحزان فيه في النفوس لكن ما وجه النهي هنا في الآية لو كان لنا من أمر شيء من قتلناها هنا ها؟ في اعتراض وكل اعتراض من منهيون عنه كذلك مع ضميمة ماذا؟ الرد قل لو كنتم في بيوتكم الاخرين فدل على أن هذا القول من قول أهل النفاق وما به أهل النفاق من قول فالعاصل فيه النهيون صار, صار محرم ليس عندنا صيغة هنا فكيف نقول بأن لو التي للاعتراض على قدر محرمة فنستدل بهذه الآية نقول من الذي ذكره المصنف مع رد البال جل وعد. حينيذ يكون من خصائص أهل النفاق فأفطله الله تعالى فإذا كان كذلك فكل ما كان من خصائص أهل النفاق من قول أو عمل فالعاصر فيه التحريم من بقوم فهو, فهو منهم قوم يشبه ماذا يشمل الكفار ويشمل المنافقين ويشمل أهل الفسق وأهل البدع إلى آخر ليس خاصا بالكفار كما قد يظنه البعض إذا في الآية النهي عن قول لو في الأمور المقدرة لأنها تدل على التسخط على القدر وتجلد الأحزان في النفوس وفيها مشروعية الاستسلام للقضاء والقدر وعدم تسخطه وفيها أن الحذر لا ينجي من القدر الحذر لا ينجي من القدر لكن ليس المرض هنا أن لا يتخذ الأسباب لأن القدر من جملته اتخاذ الأسباب فإذا اتخذ الأسباب المشروعة حينئذ نقول لو حذر وخاف من شيء نقول لا ينفعه والبتع وفيها أن من كتب عليه الموت فلا بد من أن يذهب إليه، لا بد أن يذهب إليه، ولو حاول الامتناع عنه، لأنه احفظها كذا الموت هو الذي يأتيك، ولست أنت الذي تذهب إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: الذين قالوا لإخوانهم قاعدوا لو أطاعون ما قتلوا لو أطاعون ما قتلو، وقد قتلوا إذا هذه الآية كالآية السابقة في اعتراض من أهل النفاق. على شيء قد وقع وحصل في اعتراض على على القدر. روا ابن جرير عن السدي قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في ألف رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي في يعني منافق فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم يعني لا ارجع فلما غلبوه وقالوا له ما نعلم قتالا لن يكون قتالا ولئن أطعتنا لترجعن معنا فأنزل الله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا عن ابن جريج بالآية قال هو عبد الله بن أبي الذين قالوا لإخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رواه بن جريب وابن أبي حات فعلى هذا إخوانهم من؟ مسلمون القائن؟ هنا عبد الله بن عبي قالوا لإخوانهم قالوا من المجهدون مسلمون وليسوا إخوة, إخوة حين ذلك ما الجواب إما, إن إما أنهم إخوة في النسب وقد قيل وإما لكونهم في الظاهر ومعلوم أن أهل النفاق حكمهم حكم الظاهر هذا العصر فيه إلا من أظهر نفاقه فهو مرتدون وأما إذا لم يظهر حين نقول عصره أنه يحكم عليه بأحكام المسلمين أحكام المسلمين يعني يصلي ويذهب وإذا مات يكفن ويرث ويورث داخره إذا لم يعد منه أنه منافق حينئذ أحكامه أحكام المسلمين وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على ذلك وكذا ولذلك صلى على عبد الله بن أبي صحيح أو لا فدل على أنه يعامل معاملة المسلمين إذن الذين قالوا لإخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحود فهذا يدل على أن إخوانهم المسلمين، على أن إخوانهم المراد به المسلمون المجاهدون، وسموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر، وقيل إخوان في النسب لا في الدين قولان محتملان وكونهم موافقين لهم في الظهر هذا أهلاً، أخوة هنا، أخوة ظاهرا وقعدوا يعني تركوا الجهاد. قعد هنا المراد به ترك الجهاد لو أطاعون ما قتلوا قال ابن كثير لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل قال الله تعالى قل فدرؤوا يعني ادفعوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتوا لأنكم لا تبقون على هذا الحال أنتم قاعدون قاعدون تاركون للجهاد تظنون ماذا أنكم إذا لن تركتم الجهاد ستسلمون من الموت إذن لا ينبغي لكم أن تموتوا إذا قعدتم ومع ذلك العكس هو هو الواقع فلذلك يقال فينبغي أنكم لا تموتون والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة فادفعوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين يعني فيما تدعونه من أن القعودة ينجي من الموت هل القعود ينجي من الموت الجواب لا صحيح الجواب لا بمعنى لو قعد وترك الجهاد فإذا كان كذلك هل نج نفسه من الموت الجواب لا قال مجاهد عن جابر عن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي يعني هو الذي قال ذلك مناسبة الآية للباب كالسابقة أن قول لو في الأمور المقدرة من سمات المنافقين صار منهي عنه هذا وجه النهي هذا وجهه ولليس فيه ماذا صيغة صريحة ومعلوم كما مر معنا أن النهي لا يؤخذ من صيغة لا تفعل فحسب لا قد يكون ماذا قد يكون يذكر وصفا للكفار إذن صار منهي عنه والأصل فيه التحريم وهكذا إذن مناسبة الآية للباب كالسابقة أن قول لو في الأمور المقدرة من سمات المنافقين فهي منهي عنها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 قوله في الصحيح أي في صحيح مسلم, مسلم والحديث اختصره المصنف رحمه الله تعالى وفي أوله جملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كلاهما محبوبان إلى الله تعالى بدليل أفعل التفضيل لأن تدل على على الاشتراك كلاهما محبوبان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك الحديث إذا صنف رحمه الله تعالى اختصر الحديث قوله المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف فيه أن الله موصوف بالمحبة أحب إلى الله إذا الله يحب ويحب وهو كذلك وأنه يحب على الحقيقة يعني وصفا حقيقيا كما قال تعالى يحبهم ويحبون يحبهم يعني المؤمنين الله تعالى يحب ويحب هذه عقيدة أهل السنة الجماعة وهي بجمع السلف إلى فن أهل الباطن وفيه أن سبحانه يحب مقتضى أسمائه وصفاته ومر معنى أن أسماء البارز اللو علا يتعبد بها فادعوه بها يشمل النوعين دعاء الثناء والسؤال ودعاء العبادة بمعنى أنه يمتثل من أسماء الله تعالى القوي يقتضي ماذا أن يكون المؤمن يقتضي أن يكون المؤمن قويا في كل شيء في إيمانه وفي عمله وفي تقواه وفي إخلاصه ويكون قويا في كل شيء ولما كان المؤمن القوي ممتثلا صار أحب إلى الله تعالى إذا هذا الحديث يدل على أن من امتثل اسما من أسماء الله تعالى فهو أحب إليه لأن من أسماء الله تعالى القوي حينيذن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف إذن فيه أن سبحان أنه سبحانه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها فهو القوي ويحب المؤمن القوي أو الرحيم ويحب المؤمن الرحيم وهو الكريم ويحب المؤمن الكريم وهكذا كل ما أمكن أن, أن يمتثله العبد فهو حسن وهو من كمال الإيمان وحسن والتوحيد. المؤمن القوي المراد القوة هنا هل مراد قوة البدن أم قوة معنوية لا شك أنها القوة المعنوية لأنه علقه بالمؤمن المؤمن القوي أحب إلى الله حينئذ لما قال المؤمن كأنه قال المؤمن القوي لإيمانه فصار ماذا فصار الوصف هنا المعلق عليه الحكم المشتق دالا على العلية دالا على على العلية إذن لا يشمل الحكم هنا القوة البدنية إنما المراد به القوة المعنوية المتعلقة بالدين كذلك يعني قوة الإيمان وما يقتضيه الإيمان من عمل الصالح فالقلب يكون فيه الإيمان قويا يقينا وإخلاصا ومحبة ورجاء وخوفا أعلى الدرجات ثم إذا كان كذلك اختضى ماذا قوة في العمل الصالح من صيام وزكاة وإكثار من نحو ذلك وهذه هي القوة المرادة هنا عكس ذلك الضعف الذي يكون في القلب من الإخلاص والمحبة والرجاء وكذلك ما يقتضيه العمل الظاهر هذا مؤمن ضعيف مؤمن ضعيف والمراد القوة في أمر الله وتنفيذه والمسابقة بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيب في ذات الله تعالى ونحو ذلك فالقوة في الإيمان ذاته وما يقتضيه من عمل صالح لا قوة البدن إيمان ذاته كما ذكرنا أعمال القلوب من الإخلاص والمحبة واليقين الصادق نحو ذلك وتكون على على وجه الكمال يقتضي ذلك ماذا لازم له إن كان ما في القلب كاملا لازم منه ماذا كمال العمل الصالح لأن قلنا الظاهر والباطن متلازمان فإذا كملت أعمال القلوب كمل عمل الصالح وأما أنه يكون فيها ضعف ثم يكمل عمل الصالح هذا خلل هذا يعتبر خللا العكس كذلك يعتبر خللا يعني أن يكمل العمل القلبي ثم لا يكون له أثر في الظاهر هذا لا وجود له بد من التلازم قوة وضعفا بين الباطن والظاهر أما الاختلاف هذا لا وجود له يعني مراد أن الإنسان إذا وجد من نفسه ضعفا قلبيا في العمل قلبي ثم الظاهر على وجه الكمال فليتهم نفسه هل يتهم نفسه قد تكون نية فيها شيء من الدخل بل هو كذلك إذا نقول المراد هنا القوة في الإيمان وما يتعلق بالإيمان من حيث العمل القلبي ثم ما يقتضيه من حيث العمل الظاهر ولهذا مدح الله الأنبياء بذلك بقوله قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فالأيدي القوة والعزائم في تنفيذ أمر الله تعالى وإن كانت قوة البدن من النعم فإن استعملت في الخير فخير وإن استعملت في الشر فشر لكن ليست هي المرادة ابتداء يعني قوة البدن ليست هي المرادة لكن لو كان قويا فاستعمله في الجهاد حينئذ هذه النعمة استعملوا في طاعة الله تعالى استعملوا في ماذا؟ في الصبر على الصيام ونحو ذلك يقول هذا يعتبر حسن لكن لا لذاته وإنما لما ترتب عليه من خير قالوا في كل خير كل يعني كل من المؤمن الضعيف والمؤمن القوي هذا يسمى تذيين عند البيانيين أي كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف على خير وعافية لاشتراكهما في الإيمان والعمل الصالح هو مؤمن موحد إذا هو على خير لكن للضعف الذي وقع فيه نزل درجة هذا يدل على أن الإيمان وأهل الإيمان متفاوتون ليسوا في درجة واحدة ليسوا كأثنان المشد كما يقول البدع فإنما ماذا؟ بعضهم أعلى درجة من بعض قوي وضعيف جاء النص إذن ليس على درجة واحدة فأهل الإيمان يتفاوتون وكذلك محبة الله تعالى تتفاضل باعتبار تفاوة أهل الإيمان في, في الإيمان وفي كل الخير أي في كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف على خير أي كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف على خير وعافية لاشتراكهما في الإيمان والعمل الصالح ولكن القوي في إيمانه ودينه أحب إلى الله وهو كذلك وفيها أن محبة محبة الله تعالى للمؤمنين تتفاضل تتفاضل لأنه قال أحب إذن يحب هذا أكثر من هذا فيحب بعضهم أكثر من بعض فهو خير مؤمن قوي والمؤمن قوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف خير وأحبه جاء فيه الوصفان خير وأحبه خير في تأثيره وآثاره فهو ينفع ويقتدى به قوله الحديث الذي اتى به المصنف احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك بكسر الراء وبالفتح احرص احرص يجوز أو لا يجوز يجوز في الوجه باعتبار ماذا باعتبار أنه من باب ضرب وسمع ضرب يضرب اضرب ها ضرب حرص يحرص احرص ها سمع يسمع إسمع إذن ها حرص يحرص إحرص إذن بفتحه بفتح, بفتح الراء يجوز فيه الوجه قال ابن قيم يحرص على ما ينفعه قال ابن قيم سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه هذا الحديث عظيم ينبغي التفقه فيه وتأمل ما فيه من جمل يقول ابن قيم سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده والحرص هو بذل الجهد والسفراغ الوسع بذل الجهد والسفراغ الوسع يعني على قدر ما أعطي من قدرة واستطاع يبذل الأعلى الاستطاع لا يترك شيئا. يستطيعه البتة إلا وقد بذلهم فإذا صاد ما ينتفع به الحليص كان حرصه محمودا يعني الأمر مركب من شيئين حرص وهو بذل الجهد وأن يكون هذا الحرص على ماذا على شيء ينتفع به العبد في الدنيا وفي الآخر لأنهم قد يجتمعان وقد يفترقان قد يجتمعان يحرص على ما ينفعه. هذا هو قد يحرص على ما لا ينفعه، قد يعلم ما ينفعه ولا يحرص عليه. إذن سعادة الإنسان المسلم أن يجمع بين بين الأمرين. الحرص بذل الجهد والاستفراغ الوسع، ثم أن يتوجه أو تتوجه تلك الطاقة إلى ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة. قال: فإذا صادف ما ينتفع به الحريص، كان حرصه محمودا. وكماله كله في مجموع هذين الأمرين ما هما قال أن يكون حريصا أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به على ما ينتفع به فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص إذا جعل احترزات إن حرص على شيء لا ينفعه والذي لا ينفعه قد يكون ماذا قد يكون ضررا محظنا قد يكون فيه ضرر ومنفع لكن الضرر راجح على المنفع إذن إذا تعلق حرصه على شيء لا ينفعه بأن يكون ضررا محضا أو راجحا حينئذ جاء الهلاك أو يفعل ما ينفعه لكن بغير حرص يعني بغير بدل جهد حينئذ يأتي ماذا يأتي العرز والكسل والتمني وسوف وليت إلى آخرين فلا يكمل له عمل قد يعلم النسان هذا يجد النسان في نفسه وما أكثر الشواهد يعني يعلم ما ينفعه وطالب العلم يسألوه في ذلك يعلم ما ينفعه لكن لا يتم له لماذا؟ الحرص عنده فيه شيء من الضعف حينئذ يقع ماذا؟ يقع التسويف وقطع الأعمال لا يتم له عمل لابد من الأمرين حرص بذل الوسع والقدرة والطاقة في أعلى كمالها ثم على ما ينفعك أنت تعلم أن العلم ينفع في الدنيا والآخر بإذن الله تعالى لكن يبقى الحرص أنه فيه دخل حينئذ جاء هنا ماذا جاء الانقطاع لا يتم له عمل البت لكن لابد من اجتماع الأمرين الحرص مع ما ينفع وأما تعلم أنه لابد من العلم الشرعي وأنه وسيلة للسعادة في الدنيا والآخر ثم تنام أو سواليف وقل له ما يأتي هذا ما يتأتى لابد أن يجمع بين الأمر الحرص مع والعلم بما ينفع ولذلك هذا الحديث عظيم قال فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك الله أكبر فالخير كله في الحرص على ما ينفع انتهى كلام مرحمة الله تعالى إذن الحرص ما هو بذل الجهد والسفراغ الوسع قيده في النص النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما ينفعك له مفهوم أو لا له مفهوم لأن الحرص قد يتعلق بالدار محظا أو على جهة الترجيح الرجحان إذن على ما ينفعك هذا جار مجرور قيد وله مفهوم مفهوم خالفا على ما ينفعك ولذلك الحرص لابد أن يستولي على الشخص نأخذ ذلك من قوله على على تفيد ماذا؟ تفيد الاستعلاء إذا الحرص لابد أن يستعلي على جميع ما ينفعك. إذا كان كذلك حينئذ حصل منه المطلوب إذا قيده في النص قيده في النص بالجار والمجرور على ما ينفعك. ومفهومه ما لا ينفعك لا تحرص عليه. لا تحرص عليه. لا يجوز السعي فيه. صار منهيا عنه. ما الدليل؟ الأمر بالشيء. يستلزم النهي عن ضده احرص على ما ينفعك الذي لا ينفعك لا تحرص عليه إذن صار منهيا عنه لماذا؟ لأنه متقابلان أمرنا بالحرص على ما ينفع إذا نهانا عن الحرص على ما يضر فلا يجوز الحرص عليه ولا التلبس به ألبتا لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده سواء كان هذا الضد ضررا محظا من كل وجه أو كان فيه منفعة ومصلحة لكن جانب فيه منفعة مضرة لكن جانب المضرة أعلى حليل يترك وقول ما ينفعك ما هذه موصولة حليل تعم فالنفع قد ينتفع به العبد في ماذا الذي ينفع قد ينتفع به في الدنيا وقد ينتفع به في الآخرة حليل يشمل المعادين في الدنيا والآخرة قول ما ينفعك ما موصولة فيشمل ما ينفع في المعاش فيشمل ما ينفع في المعاش وفي المعاد والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخرى مما شرعه الله العباده من الأسباب الواجبة أو المستحبة أو المباحة فيحرص عليها المكلف فمن القوة في الإيمان الحرص على ما ينفعك إذن هذا من أوصاف من؟ الحرص على ما ينفعك من أوصاف المؤمنين الذين اتصفوا بالقوة في الإيمان. الضعيف لا يحرص على ما ينفعه. يكون عنده شيء من من الخلاف. فمن القوة في الإيمان الحرص على ما ينفعك والموصول مع بقوة المشتق أي النافع. احرص على ما ينفعك. إذا احرص على على النافع على النافع والحكم إذا علقار بوصف مشتق فحينئذ يتأكد الحكم مع الوصف قوة وضعفا لأن النفع عندنا أنفع ونافع صحيح إذن قد أيهم يحرص على ماذا على الأنفع إذن كلما كمل النفع من حيث الزيادة والنقصان تعلق الحكم بماذا بالزائد. فقوله ما ينفعك أن مصول مع صلاته بقوة المشتق أي النافع فالحكم حينئذٍ يكون معلقا على مشتق والحكم المعلق على وصف كان تأكد الحكم بحسب قوة الوصف كلما زاد الوصف قوة تعلق به الحكم فكلما كان الشيء أنفع اشتد الحرص عنده عند عند المسلم هذا الذي دل عليه النص فيزداد تأكد الحكم مع زيادة الوصف وعليه يحرص المسلم على الأنفع ويقدمه على النافع إذا تعارضا لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وزيادة أفاده ابن عثيمين رحمه الله تعالى ودل النص على وجوب الابتعاد عن الضار المحف احرص على ما ينفعك الذي لا ينفعك وجب البعد عنه وما ترجح ضرره كذلك مما يجب الابتعاد عنه لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لأن ما تتعلق به النفوس إما أن يكون حالا نافع عن شيء نافع عن هذا يكون مأمور به وإما أن يكون شيء ضارا محظا فهذا منهي عنه وإما أن يكون فيه منفعة ومصلحة حينئذ إذا ترجحت المنفعة قدم وإذا ترجح أن اشتمل على منفعة ومضره إذا ترجحت المنفعة تعلق الحكم بها وإذا ترجحت المضرة تعلق الحكم بها وإما ألا يكون فيه منفعة ولا ولا مضره وهذا إنما يكون في الوسائل يعني الحكم على الشيء بكونه ليس فيه منفعة ولا مضره هذا حكم عقلي بحت لكن لابد أن يكون وسيلة إلى مأمول أو منهي عنه فحينئذ الوسائل لها أحكام المقاصد قول صلى الله عليه وسلم واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله لما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين هكذا قال ابن قيم ولذلك جمع بينهما في الفاتحة إياك نعبد هذه عبادة وهي فعل مكلف والمكلف ما هي مشيئته وقدرته إلا هي تابعة لمشيئة الله تعالى وما به. أذن به إذا لما كان عاجزاً حين قال إياك نعبد كان نستعين وإن كانت الاستعانة بعضا من من العبادة لكن نص عليها لماذا لكونه لا عبادة إلا باستعانة لا يمكن أن يتعبد الله إذا حقق الاستعانة بالله تعالى هنا قال احرص على ما ينفعك إذا سيكون منك عمل وليس عمل هي بل هو أعلى درجات الحرص حينئذ هل ستكل هذه الأفعال إلى نفسك؟ أو إلى البار جل وعلا لما كان الثاني ولن يتحقق لك الحرص على ما ينفعك إلا بالاستعانة أردفه بهذه الجملة قال وأستعن بالله فإنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه لما كان الأمر كذلك أمره بالاستعانة ليج... ليجتمع عليه مقام إياك نعبد وإياك نستعيد فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونة الله فأمره أن يعبده ويستعين به ويدل على ذلك قوله واستعين بالله إذ الواو لمطلق الجمع فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص والحرص سابق على الفعل يعني يحرص أولا ثم بعد ذلك يعمل وإذا كان كذلك لابد أن يكون الاستعانة بالله تعالى عند أول الفعل يقوم مقارن لأول العمل وإذا كان كذلك حقق. فلا بد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله لأنه لا يحصل له ذلك إذن إذا كان مستعينا بالله فإذا كان حريصا على ما ينفعه وكان في حالة السبب مستعين بالله وحده معتمدا عليه تم مراده بإذن الله تعالى إذن هذه الجملة أشبه ما يكون به بالاستدراك احرص على ما ينفعه قد يعلم الإنسان ما ينفعه وقد يوجد عنده الحرص لكن قد يسهو ويغفل بأنه قد يفعل مستقلا عن الله تعالى فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم كتنبيه بأن ذلك الحرص على ما ينفع لن يكون مستقلا بفعلك أنت بل لابد من الإعانة من, من السماء قال بعضهم استعم بالله أيطلب الإعانة في جميع أمورك من الله استعم بالله أطلق هنا استعم بالله بالقول أو بالعمل يعم النوعي لأن الاستعانة قد تكون ماء. هي عمل قلبي في الأصل فيستحضر في قلبه ويمتلئ قلبه بأنه لن يتم له العمل إلا إذا عانه الله تعالى هذا بالقلب وهذا لابد أن يكون مستمرا وقد يستعين بلسانه فيدعو اللهم عني على ذكرك اللهم عني على إلى آخره حينذي نجمع بين الأمرين ولذلك أطلقه هنا بالله قال بعض من بالله يطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من غيره لا من غيره من عين خذنا لا من غيره يعني الاستعانة عبادة استعانة عبادة والعبادة لا تكون إلا باللئياء كنا نعبد وإياك نسعي قلنا الاستعانة نوع من من العبادة إذن لابد بد أن تطلب من الله تعالى وحده فإن العبد عاجز لا يقدر على شيء إلا يعنه الله عليه فلا معين له على مصالح دينه ودنيا إلا الله عز وجل فمن عانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول ولذا أمر الله ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاد من الجبل ألا يدع في دبر كل صلاة أن يقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا معنى جميل ينبغي استحضاره مطلقا كل مسن قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجز بفتح الجيم وكسرها تعجزا تعجزا تعجزا فتح الجيم وكسرها عجزا عجزا يجلز في الوجهان لا تعجزا بفتح الجيم وكسرها ونون التوكيد مخففة فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة في محل جزم ولا نهيتك لا تعجزا هذه لا نهية، إذا العاجز منهي عنهم والمراد فعل العاجز أما العاجز هذا ليس فعل الله سيأتي، إذا لا تعجزا لا نهية وهذا الفعل مؤكد بالنون فهو مبني على فتح في محل جزم والعاجز ينافي الحرص على ما ينفع ينافي الحرص على ما ينفع لما أمر بالحرص على ما ينفع نهى عن ماذا؟ ها. عن ضده، ولو لم يأتي النص لا من السابق كما قلنا بلمس، لو لم يرد النص لا تعجزا نقول هذا دل عليه ما سمع، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، إذا أمر الشارع بالمسلم إذا أمر الشارع المسلم أن يكون حريصا على ما ينفعه، إذن التواني والتكاسل والنوم هذا منهي عنه يكون في الشارع أو لا يكون من عنه بقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك إذن هذا لأن العجز ينافي الحرص على ما ينفع وينافي الاستعانة بالله تعالى فنهاه عن العجز وذمه والعجز مذموم عقلا وشرعا عقلا يعني الناس فيما يتعقلونه يذمون العجز لأنه ترك للعمل، ترك للعمل. وأرشده قبل وقوع المقدون إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز هما متقابلان ضد العاجز والمعنى لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة هذا هي عنه لأن هذا فعل العاجز وأما العاجز نفسه فهذا ليس في قدرة الشخص ليس في قدرة الشخص وما لم يكن في قدرة العبد حيث لا يتعلق به أمر ولا ولا نهي وإذن لا تعجز المراد به لا تفعل فعل العاجز ما هو فعل العاجز ترك الحرص على ما ينفع هذا يشمل ماذا؟ يشمل التكاسل والتمني الذي لا يكون معه عمل والتسويف نحو ذلك وليس المعنى لا يصيبك عاجز لأن العاجز عن الشيء غير تعاجز الإنسان قد يبذل شيئا ما فلا يتمكن من الوصول إليه هذا عجز هل هو منهي عنه؟ لا ليس منهي عنه واضح الآن فرق بين العجز والعاجز العاجز قد تذهب إلى الشيء وتبدل السبب شرعي لكن ما تتمكن ما أراده الله تعالى أنت الآن عجزت هل هذا منهي عنه جواب لا وإنما المراد ماذا ألا يبذل السبب ولا يحرص على ما ينفع حينئذ نكون التكاسل والتواني ونحو ذلك قال وليس المعنى لا يصيبك عجز لأن العجز عن الشيء غير التعاجز فالعجز بغير اختيار الإنسان ولا طاقة له به فلا يتوجه عليه نهينا البتة قول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإلا لم تستطع فقاعدة. إذا لم تستطع فقاعدا القيام في حق عجز هو ليس مأمورا به. ليس مأمورا به. حينئذ لا واجب مع العجز كما مر معنا. فإلا لم تستطع فعلى جنب. قول صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء هذا الأمر الرابع. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا وكذا إلى آخره. هذا التوجيه الرابع في هذا الحديث. فقد جعلها صلى الله عليه وسلم مراتب أربعة الأولى احرص على ما ينفعك ثانية استعن بالله ثالثة لا تعجزا يعني لا تفرط في طلب ما ينفعك ولا تتعاجز عنه متكلا على القدر أو مستهينا بالأمن هذه المراتب الثلاث من فعل الإنسان نفسه تتعلق بك أنت مباشرة وأما الرابع فلا تتعلق بفعل الله تعالى أن تمنع من الشيء فتحل بك المصيبة حينئذ هذا ليس من فعلك حينئذ ماذا يجب عليك التسليم للقضاء والقضاء إن أصابك شيء بعد بذل الأسباب والسعي للتحصيل لآخره فلم يتم لك المراد بذلت ما في وسعك امتثلت ما أمرت به لم يرد الله تعالى ذلك ما شاءه الله تعالى لم يكن حينئذ ماذا تصنع يأتي التسليم للقضاء والقدر وحينئذ يحرم الاعتراض وهذه الجملة الرابعة توجيه الرابع هذا تسليم بالقضاء والقدر من جهة فعل المكلف أما الأول والثاني والثالث هذا إيجاد منه وتحصيله الرابعة إذا حصل خلاف المقصود فهذه ليست إليك وإنما هي بقدر الله تعالى فأرشد في الجملة الرابعة إلى تفويض الأمر إلى الله تعالى قول وإن أصابك شيء شيء نكر في سياق الشرط فتعم أدنى شيء أدنى أي شيء يصيبك. لو خزتك إبرا كذلك لا تتضجر ولا تسب ولا إلى خيره فإنما تقول الحمد لله وتسترجع إن أصابك شيء نكرة في سياق الشرط فيعم أي شيء مما لا تحبه ولا تريده فغلبك هذا الأمر ولم يحصل لك المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة، فلم يحصل لك المقصود حينئذ بعد بذل الجهد والاستطاعة، فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كذا هذا صار ماذا استعمالا للو وكان فيها اعتراض على القدر، لأن الله تعالى لم يرد ما أردته أنت، لم يش ما شئته أنت. فبذلت السبب ولم يقع لأن الله تعالى ما, ما شاءه حينئذ نقول لا تعترض لا تقول لو أني فعلت كذا كذا هذا كناية كناية عن مبهم أو مفعول اللي أي شيء كان لكان كذا وكذا كذا لكان لحصل كان هنا تام وليست ناقصة تام لكان كذا كذا هذا فاعل كان وكذا معطوف عليه والجملة جواب لو. الجملة جواب لو حين أصابك شيء فلا تقل لا تقل هذا نهي وإن يقتضي التحريم لو أني فعلت كذا لكان كذا لكان اللام هنا دخلت على كان وهي جواب لو لأنها مثبت المنفي العفصح تركوا تركوا اللام لكان كذا وكذا قال هنا فإنه لا يجدي عليك شيئا لا تقل هذا القول إنه لا يجدي عليك شيئا ولكن قل ماذا قدر الله أي هذا الذي حصل ولم أرده مما لا أحبه قدر الله حينئذ خبر يكون خبراً امتدئ محذور كذلك ولكن قل قدر الله ما هو قدر الله هذا الذي لم يحصل لي أو الذي حصل بالعكس حينئذ يقول هذا قدر الله إذا خبر امتدئ محذور وقدر بمعنى مقدور هنا لأن قدر هذا فعل مصدر ومعلوم أن المصدر يستعمل بمعنى المصدر فيكون المراد به التقدير وهذا صفة لله تعالى وقد يراد به بمعنى اسم المفعول حينئذ يكون بمعنى المقدور والمقدور هو الذي يقع من فعل يعني يكون مخلوقا فإذا كان كذلك حينئذ هنا قل قدر الله أي هذا مقدور الله شيء قدره الله فقضاه فكان فقدر بمعنى مقدور فهو المراد هنا لا بمعنى التقدير لأن التقدير هذا يجب الإيمان به مطلقا ويجب الرضا به مطلقا أما المقدور هذا يستحب الرضا به قد يكرهه ولا يلزم من ذلك أن يرضى كذلك قد يموت ابن الشخص هذا مقدور أو لا مقدور هل يلزمه الرضا لا يجب عليه نعم يستحبه لكنه لا, لا يجب قد يكرهه من قلبه ويتمنى عدم وقوعه لكنه لا يعترض بلسانه ولا به إلى نقول هذا لا ينزم منه ماذا الرضا لكن فعل الله تعالى الذي هو إماتة هذا الشخص يجب الرضا به يجب الرضا به إذا المراد هنا بقدر المقدوم وليس معنى تقديم فقل قدر الله لأن ما قدره الله تعالى لابد أن يكون لابد أن يقع لابد أن يوجد يعني متعلق بمشيئات الكونية إرادة الكونية ومشئه الله تعالى كان فلا بد أن أن يكون والواجب التسليم للمقدوري قال وما شاء فعل ولكن قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل وما شاء ما هذه شرطية وشاء فعل الشرق فعل يعني ما شاء الله أن يفعله فعله ما شاء الله أن يفعله فعله وهذه المشيئة هي التي بمعنى الإرادة الكونية هل تتخلف الجواب لا لا تتخلف الجواب لا تتخلق. قد تكون في شيء يرضاه الله تعالى أو ما يكرهه هذه تكون عامة للنوعين وما شاء فعل ما شرطية وشاء فعلها وجوابها فعل أي ما شاء الله أن يفعله فعله لأن أفعاله لا تصدر إلا عن حكمة ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه ووسري الحساب قال ابن قيم العبد إذا فاته المقدور العبد إذا فاته المقدور يعني شيء حبه فاته فله حالتان لا يخرج عن, عن حالتين حالة عز وهي التي جاء النص فيها حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو, يلقيه العجز إلى لو ولا فائدة في لو هنا بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن وذلك كل من عمل الشيطان فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح إذن فات المقدور أنت بين حالين إما حالة العجز فتأتي تلولو لو, لو لو لو إلى خلية تجدي عنك شيء لا إنما تورث القلب حزنا وأسن حالة ثانية أمروا بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته يعني تلحظ في قلبك بأن هذا الذي وقع قد أراده الله تعالى وما سعيت فيه وبذلت فيه ما بذل ما أراده الله تعالى وما أراده الله تعالى فهو كائن الذي أراده فهو كائن وأمروا بالحالة الثاني وهي النظر للقدر وملاحظته وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد فلم يبقى له هنا أنفعوا من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة لا ترى إلا مشيئة الرب حينيذ الاعتراض التي توجب وجود المقدور وإذا انتفت امتنع وجود هذه المشيئة توجب وجود المقدور. لأن ما شاءه كان يعني يجب أن يقع فإذا انتفى وجود الموجود دل على ماذا على عدم المشيئة إذا الوجود مع المشيئة متلازمان إن يوجد الشيء دل على أن الله تعالى شاءه إذا لم يوجد دل على أن الله تعالى لم يشاءه إذا ماذا تريد؟ هل تريد أشيء أن يقع ولم يشاء الله تعالى؟ أن لك ذلك, أن لك ذلك. قال فلهذا قال فإن أصابك شيء غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بدل جهده والاستعانة بالله فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين حالة حصول مطلوبه وحالة فواته فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا بل هو أشد شيء إليه ضرورة وهو يتضمن ثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا باطنا وظاهرا في حالتين حصول المطلوب وعدمه قوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن تعليل دل على على التعليل تعليل لأي شيء إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فإن لو تفتح عمل الشيطان إذن ذكر الحكم وهو النهي نهاه حينئذ لو في هذا المقام محرما ما الدليل أو ما العلة الدليل هو النص نفسه ما العلة نقول هذا الحكم معلل لقول فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن لو لو اسم إن ما أعربها أبقاها على البناء ويجوز إعرابها فإن لوا بالنصب إذا أعربتها إذا أعربتها ويجوز البقاء على حكاية قول فإن لو تفتح, تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولو من القدر فيأثم بذلك لأنه وقع في محرم وذلك من عمل الشيطان فعمل الشيطان ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن وهذا قلنا العصر المنع منه ليس في لو فحس بل كل ما يؤدي إلى وقوع الحزن والأسى والبقاء معه قد يبقى الإنسان لحظات يحزن ويتأسى في الأخير لكن أن يكون من شأنه وحاله قل العصر الوسائل المؤدية إلى ذلك ممنوعة لأن هذا الشيء ممنوع ضد انشراح الصادري فكل ما كان ضد انشراح الصادري فهو أو ممنوع فلا نحيينه حياة طيبة الحياة الطيبة هي استقرار القلب والباطن والظاهر فكل ما يعدي الانتفاءها فهو ممنوع فعمل الشيطان ما يلقيه في قلب الإنسان من حسرة والندم والحزن وليس ذلك لمجرد لفظ لو بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان وهذا دل عليه العلة يعني لا تقل لو لذات لو أو لشيء يقارنها لشيء يقارنها لأنه قال فإن لو تفتح عمل الشيطان فدل على أن المنهي عنه ليس مجرد لو فقط فإنما ما يقارنها من معنى يقوم بالقلب ولذلك قلنا لو انتفت لو وورد المعنى فهو منهي عنه كذلك فهو منهي وليس ذلك لمجرد لفظ لو بل لمقارنها من الأمور القائمة بقلب المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان لأنه إن سلم من التكذيب بالقضاء والقدر لم يسلم من المعاندة له يعني إما هذا وإما ذاك إما أن يكذب القضاء والقدر ليس من فعل الله تعالى وإما أن بالقضاء والقدر لكن يبقى في قلب شيء من المعارضة والمعاندة لم يسر من المعاندة له واعتقاد أنه لو فعل ما زعم لم يقع المقدور نحو ذلك وهذا لن يكون قال شيخ الإسلام نتيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور لا تعجز عن مأمور شيء أمرك الله تعالى به إيجاباً والسحباباً لا تعجز لا تتكاسل لا تتوانى ولا تجزع من مقدور ولو كان مصيبة ولو عظمة لا تجزع لأنه أراده الله تعالى فكان قال ومن الناس من يجمع كل الشر الشرين يعني العجز عن المأمور والجزع من المقدور يجمع بينهما وهذا شران فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله والأمر يقتضي الوجوبة الأمر فاستعن قال ماذا واستعن بالله احرص هذا الأمر فيقتضي الوجوب استعين هذا أمر يقتضي الوجوب لا تقل هذا نهي، قل هذا أمر وإلا فلسحباب ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز فعلى العبد أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف يعني يدفع به القدر بفعله أو يخفف من القدر هذا مطلوب شرعين وأما العجز والتكاسر والتواني هذا ليس مطلوبا شرعا ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه لا يتمنى شيئا لا يمكن أن يقع كأن يكون نبيا مثل لو تمنى أن يكون نبيا هل له مطمع ليس له مطمع إلا إذا أنشأ حزبا قال ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه فإنه عجز محض والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده وورود الأمر بالصبر والنهي عن العجز في مواضع في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة يعني ورد الأمر بالصبر في مواضع كثيرة صبر على ماذا منه الصبر على أقدار الله المؤلمة كما مر معنا في باب سابق وذلك لأن الإنسان بين أمرين أمر أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين بالله ولا يعجز هذا أمر أمر بي بإيجاده حين يدير لابد من ماذا؟ من الفعل والحرص والاستعانة بالله تعالى وأمر أصيب به من غير فعله كذلك الإنسان بين عمرين أن تؤمر بشيء تفعله جاء الحديث قواعد الأربع السابقة الثلاثة الأولى احرص على ما ينفعك استعن بالله لا تعجز هذا في المأمور الذي تفعله بقي ماذا شيء يقع ويحل بك ليس من فعلك قال وإن صابك شيء فجمع الحديث بين بين الأمرين وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه قال والصبر واجب والرضا درجة عالية والإيمان بالقدر فرض قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أين نخلقها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم جاءت تنصيصنا لكي, ت... لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور قال رحمه تعالى وليس العبد مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال يعني إذا أمر بفعل ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر وإلا لستدل به على ترك الامتثال ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة في دفعها حينئذ ينظر إلى القدر قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه مرة معنا هذه الآية قال علقما هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ولما قال آدم لموسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة حجه حج آدم موسى حج آدم موسى لأن موسى قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا وأما كونه لأجل الذنب فليس مرادا له فإن آدم قد تاب وتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لومه بالاتفاق إذن لام موسى آدم على ماذا على الإخراج على المصيبة هذا ليس لائقا لماذا؟ لأنه وقع بقدر الله تعالى ولذلك حج آدم موسى قاله لو أما نحو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الغار لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا هذه لو مثل لو التي معنا جواب ولا لو رفع رأسهم في المستقبل وما كانت لو في المستقبل جائزة ليس منهيا عنه وهذا المثال صالح له، فهذا إخبار عن المستقبل وليس فيه دعوة لرد القدر بعد وقوعه لم يقع شيء حتى يرده، إنما شيء إخبار في المستقبل، ومثله حديث لولا حدثان قومك بالكفر لاتممت البيت على قواعد إبراهيم لم يقع اتمام البيت، كذلك وكذلك حديث لو كنت راجما بغير بيجنة لرجمت هذه ما رجم ما وقع ولولا أن شق على أمة الأمرتهم بالسواك هذا لم لم يأمره إذن لو في هذا الحديث لا يستدل به على جوازي لو مطلقا كما ذهب بعض إنما نقول هنا لو علقت بشيء في المستقبل وهذا جائز ثم قد يجاب عن بعضها بأنه أراد الخبر المحر وإذا لو إذا أريد بها الخبر المحر لا إشكال فيه جائزة وإذا أريد بها الاستقبال بأن يكون ما بعد في المستقبل ليس في الماضي حينئذ الله لا إشكال فيه وشبه ذلك من الحديث كله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كرهت فيه لأنه إما خبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته فأما ما ذهب فليس في قدرته من تهى وقع ليس في قدرته وقوله صلى الله عليه وسلم استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدية ولجعلت أعمر كما مر معنا هذا كذلك إخبار عن مستقبل قاله في التيسير لا اعتراض, لا اعتراض فيه على قدر بل هو إخبار لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة ويحتمل أنه كما قال الشهر رحمه الله تعالى أنه خبر محظ وهذا وجه حسن بقولهم لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى حتى حثا لهم تطييبا لقلوبهم لما رأاهم توقفوا في أمره فليس من المنهي عنه بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل, لو حصل مرة أخرى لما فعل ما فعله سابق ولا خلاف في جواز ذلك وإنما ينهى عن ذلك في معارضة القدر أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو يقع لوقع لو خلاف المقدور فإن قيل ليس في هذا رد للقدر ولا تكذيب به إذ تلك الأسباب التي تمناها من القدر كذلك لو قال القائل يعني ما مر معنا لو أني ما سفرت ما حصل كذا إذا عدم السفر هذا من القدر من الفعل شيء ينسبه إلى إلى نفسه فهو يقول لو أني وفقت لهذا القدر لن دفع به عني ذلك القدر فإن القدر يدفع بعضه ببعض نقول نعم هذا حق لكن متى قبل الوقوع وأما بعد الوقوع فلا قبل الوقوع نعم وأما بعد الوقوع فلا قيل هذا حق ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، فأما إذا ما وقع فلا سبين إلى دفعه، لأنه ما أراد بلو إلا دفع ذلك الذي وقع، إذا في اعتراض على ما قدره الله تعالى وكتبه، وإن كان له سبب إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أول به من قول لو كنت فعلت يعني لو قال لو كنت فعلت حينئذ الذي وقع الذي وقع قد يكون هناك بذل أسباب قد ترفعه أو تخفف منه حينئذ هل لكونه وقع يمنع من ذلك ما يمنع من بذل الأسباب في رفعه الجواب لا لو حصل كذا ما وقعت فيه في حادث مثلا هل معنى ذلك أن يقف ولا يأتي بأسباب ترتب عليه الأثر من الحادث السابق قل لا فإنما يبذل السبب في رفع ما وقع أو في تخفيفه وأما أن ألا يفعل شيئا ثم يقول لو قل هذا ليس ليس مراد الشرع هنا إذا هذا حق ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المخرو فأما إذا ما وقع فلا سبيل إلى دفعه وإنما السبيل في ماذا أن يبدوا أسبابا في رفعه فيعارض القدر بالقدر ما في بأس لا أو يخفف منه وأما أنه يقول لو فعلت كذا أو ما فعلت كذا لكان كذا دون بدل سبب في رفع أو تخذيف يقول هذا معارضة لي للقدرين كما سبق في تقرير كلام الله تعالى مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن قول لو عند نزول المصائب وبيان ما يترتب على قولها من المفاسد تفتح عمل الشيطان وفي الحديث الحث على الاجتهاد في طلب النافع العاجل والآجل لبدل أسبابه وفيه وجوب الاستعانة بالله في القيام بالأعمال النافعة والنهي عن الاعتماد على الحول والقوة وفيه النهي عن العجز والبطالة وتعطيل الأسباب وفيه إثبات القضاء والقدر وأنه لا ينافي بدل الأسباب والسعي في طلب الخيرات وفيه وجوب الصبر عند نزول المصائب وفيه التحذير من كيد الشيطان قال المصنف رحمه تعالى في مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران كما سبق يقولون لو كان لأنا من أمر شيء ما قتلناها هنا الذين قالوا لإخوانهم مقاعد لو أطاعون ما قتل كما مر في تفسيله ثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء لأنه قال ماذا فلا تقول هذا نهي, نهي صريح ودل على على التحريم فلا تقل لو أني فعلت كذلك أنا كذا ثالثة تعليل المسألة يعني الحكم بأن ذلك يفتح عمل الشيطان إذن كل ما يفتح عمل الشيطان بلو أو غيرها فهو فهو ممنوع أي أن النهي علّو لكون يفتع عمل الشيطان فائدة فيه الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن ولكن قل قدر الله وما شاء فعل إرشاد إلى الكلام الحسن أي قل قدر الله وما شاء فعل الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله نقول معا يعني جاء بالواو التي هي لمطلق الجمع يحرص على ما ينفعق واستعن بالله عطف جملة على جملة بواو calculated الجمع فدل على أن الاستعانة مع الحرص الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله تعالى أي كما دل عليه الحديث وهذا عين الكمال فإن لم يحرص أو حرص على ما لا ينفعه أو حرص على ما ينفعه ولم يستعن بالله فإنه يفوته لن يقدر له البتة أو يقع لكن على جهة النقصان أو على جهة النقصان فيفوت المقصود سادسا النهي عن ضد ذلك وهو العاجز أي ضد الحرص على ما ينفع وهو العاجز فكم فوت العبد على نفسه بسبب ذلك مع تمكني مع تمكني لكن فاته لأنه يعجز وهذا من الجملتين احرص على ما ينفعك بدلاً من التزام وكذلك قول لا لا تعجز Wallahu alamu sallallahu alaihi wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.